عند قول المؤلف رحمه الله وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهد لانه سبق لنا ان الصحابه كلهم عدول فلا يحتاجون الى تزكيه زكاههم الله تعالى وذكرهم رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا جهالة الصحابي لا تضر لانه عدل سواء سمي او لم يسمى علم عينه علمت عينه او لم تعلم فهو عدل واما غير الصحابي فلا من تزكيته ولهذا شرطنا أن يكون عدلا ضابطا فمجهول العين أو مجهول الحال لا تقبل روايته فمجهول العين الذي لا يعرف من هو ومجهول الحال يعرف لكن لا تعرف عدالته ولا يعرف ضبطه فلا بد ان يذكر يذكيه اهل العلم او يذكيه الحاكم القاضي وهذه اعلى مراتب التزكيه ان زكاه القاضي اذا كان القاضي يشترط العدالة في الشهادة فزكى القاضي هذا الشاهد وقبل شهادته دل ذلك على انه عدل فتقبل روايته فغير الصحابي لا بد من تزكيه كالشاهد يعني كما أن الشهادة لا بد فيها من العدالة والتزكية فكذلك الرواية لا بد فيها من ذلك والروايه عنه تزكيه هذه واذ ذكرها المؤلف رحمه الله في الاول صور التزكيه الا انها في الحقيقة آخر مراتب التزكيه الرواية عنه تزكيه هذا في خلاف بين اهل العلم هل الرواية عن راو تعد تزكيه له او لا تعد تزكيه له فالصواب أن الراوي إذا كان لا يروي إلا عن ثقه كان هذا الراوي معروف معروف انه عالم كان هذا الراوي معروف أنه عالم وعادل ومدقق ولا يروي إلا عن ثقه فإذا روى عن شخص دل ذلك على أنه يزكي ظنا لنعرف من حال انه لا يروي الا عن الثقات فلذلك قال روايات عنه تذكيه في رواية يعني في قول عندنا وهو الصحيح بشرط ان يعلم من عاده الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عادل يقول الراوي يصرح بهذا الراوي العدل طبعا يصرح بأنني يقول انا لا اروي الا عن ثقه او تعرف عادته بتتبع رواياته أن هذا الرجل لا يروي الا عن الثقات فتكون الرواية حينئذ تعديلا للشيخ الذي روى عنه واما اذا لم يعلم عنه من عادته ولا من صريح قوله انه يروي عن ثقه فلا تعد هذه تزكيه فكم من الثقات روع عن الضعفاء وعن من بل حتى عن من يتهم بالكذب لهذا لا بد ان يعلم هذا من ذاته يوم صريح قولي لكن هذه آخر مراتب التعديل يعني أضعف مراتب التعديل واعلاها أن يزكيه الحاكم بالقول حاكم لو القاضي يقبل شهادته واذا كان الحاكم يشترط العدل والا كان فاسقا يقبول شهاده من ليس عدلا عنده فحينا إذا حكم الحاكم الذي يشترط العدالة في حكم بشهاده شخص من الأشخاص كان هذا تزكيه له من اعلى مراتب التزكيه وهذا الذي قال هنا والحكم بشهادته اقوى من تزكيته والجرح ثم انتقل بعد ذلك إلى الجرح وهو نسبة قال نسبة ما ترد به الشهاده يعني ان ينسب الشخص الى ما ترد به شهادتك من كفر او فسق او بدعه يدعو اليها او بدعة مكفرة او كونه او الى كونه كثيرا الوهم او الى كونه غير ضابط او نحو ذلك ما ترد به شهادتك كذاب وهكذا اذا نسب الانسان الى ما ترد به الشهاده فانه مجروح ثم قال وليس ترك الحكم بشهادته منه يعني اذا كان الحكم بشهاده الراوي تعديلا له إذا كان الحاكم يشترط العدالة وحكب بشهاده شخص كان هذا تعديلا له فترك, فترك الحكم بشهادته لا ليس جرحا له ما الفرق الفرق ان في حال التزكيه نقول هذا الحاكم يشترط العدالة وكونه يحكم في الدماء او الاعراض او الاموال بشهاده شخص وهو شرط العداله هذا معناه يرى ان الشخص عدل فائده تزكيه من اقوى مراتب التزكيه بل اقواها لكن في حال رد الشهاده قد ترد شهادة الشخص لا لتهمه أو لا لقطع فيه ولكن لانه لا يصلح للشهاده في هذه القضية لكونه قريبا مثلا أو لكونه لم يرى أو لكونه يظن فيه المحابه لكن ليس هذا راجعا إلى عدالته ولا إلى ضبطه فلا يكون رد الشهادة بمجرده قضحا إلا اذا قال الحاكم هذا فاسق ووضح انه يرد شهادته لكونه فاسقا أو مبتدعا ونحو ذلك مما يكون قاضحا في عدالة الشخص ويقبل كالتزكيه من واحد يعني يقبل الجرح من شخص واحد وتقبل التذكية من شخص واحد شرط ان يكون هذا الواحد عالما يعني ليس كل من يجرح جرح وليس كل أحد يعدل وانما يقبل هذا من العالم الذي يعرف أسباب الجرح ويعرف شروط العدالة فيعدل ويجرح فيقبل قوله في هذا فشرطه أن يكون عالما وأن شرط العلماء في هذا الباب ايضا ان لا يكون معروفا بالتساهل ولا بالمبالغة ان لا يكون معروفا بالتساهل في الجرح أو التساهل في التعديل ولا بالمبالغة يعني يضخم الاخطاء فكلما وقع شخص في خطا قدح فيه فهذا لا يقبل جرح وحده لا من عدل متزن متوسط في أموره لا كل شخص عنده غلو وعنده مبالغه في جانب التجريح فنقبل كلامه في الناس والكلام في الناس يحتاج إلى تقوى وورع هذا شرط لكي تتكلم في الناس بجرحنا وتعديل يجب أن تكون ورعا عدلا في كلامك تقيا تخاف الله عز وجل وتتجنب الغيبه ولا تتكلم الا حيث ظهرت المصلحة في جرح أو في تبديع او نحو ذلك والبخاري رحمه الله تعالى كان إذا قال فلان فيه نظر هذا من اقسى الالفاظ التي يمكن ان نستعملها فيه نظر ويقول انه يرجو ان يلقى الله عز وجل ولا يحاسبه على غيبته لا يحسبه انه يعتبر رجلا مع انه جرح اناس فهذا يدل على مدى محاسبتي لنفسي اما من استرسل هكذا مع الهوى ومع ما يقع في قلبه لاول وهله ويجرح الناس بالظن وبالتهم فان هذا على خطوره عظيمه في دينه قد كان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول فلان كان يتكلم في الرجال بلا بينه فاذهب الله ذكره وهذا يقع أن الانسان يتكلم في الناس من غير بينه فيعاقبه الله عز وجل والجزااء من جنس العمل إذا كنت تتكلم في الناس حتى تقلل من شأنهم وحتى لا ياخذ الناس عنهم فيذهب الله ذكرك ولكن لك ذكر في الناس لأن الاستطالة في عرض المسلم من اعظم الذنوب عند الله عز وجل فيجب أن يكون المتكلم في هذا الباب عدلا متزنا لا يقضح بالريب ولا بالشك ولا بالتسرع فحينئذ اذا كان بهذه الصفات العداله والتوسط ونحو ذلك تقبل تزكيه واحد وجرح واحد ولا يجب ذكر سببه وعنه بلى يعني الجرح إذا كان من واحد وقلنا نقبله فهل لا بد ان يفسر سبب الجرح ولا اذا قال فلان لا نقبل حديثه فلان ليس بعدل او فلان فاسق نقول خلاص قبلنا كلامك ولا ولا نحتاج الى تفسير في قولان لاهل العلم فقال القول الذي قدمه قال ولا يجب ذكر سببه يعني اذا كان علمنا أن ان الجارح عدل ومتزن وورع ولا يتكلم في الناس الا ببينه فقل نقبل جرحه من غير تفسير اذا قال فلان لا يقوى حديثه وفلان متهم او كذا خلاص قبلنا قوله والقول الثاني في المذهب والله الصحيح انه لا بد من بيان السبب وعنه بلا وهذا هو صحيحنا المذهب لاختلاف الناس في سبب الجرح وقد يعتقد الانسان شيئا جارحا وليس بجارح في نفس الامر ولقد لا يكون سببا للجرح فحينئذ لابد ان يبين السبب ليكون الناس على ثقه واحتراز من خطا هذا الانسان والغلو فيه لكن هذا فيمن لم يشهر ببدعه او شهر بشيء يقضح في عدالته حينئذ لا يحتاج الى تفصيل امره واضح للناس قالوا القول الثالث وقيل يستفسر غير العالم يعني هذا القول الثالث توسط بين القولين منهم من قال لا بد من تفسير مطلقا ومن من قال لا لا التفسير مطلقا ومن من توسط فقال وهذا القول اختاره امام الحرمين واختاره الرازي والآمدي وابن حزميه وجماعا كبار العلماء اختاروا أنه يستفسر غير العالم العالم باسباب الجرح الذي عرفت ثقته وعرف ورعه لا يستفسر إنما يستفسر من لا نثق فيه طعن بنا كل ماذا طعنت في هذا الرجل لماذا قلت انه لا يقبل حديثه او انه فاسق ومبتدع فسر لنا ذلك ولا شك في زماننا هذا نحتاج إلى هذا جدا كمن انسان يسال عن شيخ او عن طالب علم ساق الفلان فيه كذا فيه, فيه ما فيه او فيه نظر اذا كان يريد التورع يعني وقد يصرح بالبدعه فلان مبتدع واذا سالته عن سبب التبديع تسمع عجبا وربما كان هوا في النفس وربما كان تعصبا لطائفه وربما كان امرا سمعه ولم يتحقق منه وربما فهمه خطا فحينئذ لا بد نسمع من الناس اذا اردنا ان نحكم لا بد نسمع من الشخص نفسه او نسمع من عدل لماذا تجرحون فلان ما الذي نوقئ لكم عنه ونتحقق من هذا والذي ينبغي للانسان ان لا يدخل نفسه في هذه الابواب اصلا ما, ما لا يحتاج اليه في هذه الابواب لا تدخل نفسك في الحكم على الناس وانشغل بعيوب نفسك وباصلاح قلبك ولا تتبع عورات الناس ولا أخطاء الناس وسل الله ان يصلح قلبك حتى لا يتعلق ب بغير, بغير الله عز وجل ويتبع عيوب الناس فينسى الإنسان عيوب نفسه ويضيع قال ويقدم على التعديل يعني الجرح مقدم على التعديل مطلقا هذا القول الاول وهو المذهب ان الجرح مقدم على التعديل مطلقا مطلقا يعني سواء كان الجارح اقل في العدد او كان اكثر او كان مساويا يعني واحد وواحد واحد, عدل واحد جرح وواحد عدل الجرح مقدم طيب واحد جرح واثنين عدلوا الواحد ايضا المجرح مقدم الجرح يقدم مطلقا سواء كان اقل او اكثر او مساويا لان معه زياده علم لم طلع عليه المعدل وهذا الذي عليه اكثر العلماء والقول الثاني قال وقيل الاكثر يعني لا ننظر الى الاكثر ان كان الاكثر في جانب الجرح فالجرح مقدم وان كان الاكثر في جانب التعديل فالتعديل مقدم واما الفاظ الروايه ينتقل بعد ذلك الى بيان الفاظ الروايه كيف يؤدي الانسان ما سمعه او كيف يدي انسان الرواية اذا كان عملا يسمع كيف يؤدي الانسان الرواية التي تحملها فذكر من ذلك امور واما الفاضل روايه فمن الصحابي خمسه سمعته أو أخبرني أو شافهني ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره ثم أمر او نها ثم امرنا أو نهينا لعدم تعين الامر ومثله من السنه ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون فإن اضيف إلى زمانه فحجه لظهوره لظهور اقراره عليه وقال ابو الخطاب كانوا يفعلون نقل للاجماع خلافا لبعض الشافعية ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند ابي الخطاب ويرجع اليه في تفسيره ولغيره مرائر في الفاظ الأداء فصل بين الصحابه وغيرهم قال فمن الصحابه خمسة الفاضي يؤدي بها أقواها سمعته يعني النبي عليه الصلاه والسلام سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقوى شيء او اخبرني او شافها هذه ثلاثه مرتبة واحد لان يدل انه باشر النبي عليه الصلاه والسلام باشر السماع منه يعني سمع منه مباشره فهذه اقوى المراتب سمعته او أخبرني أو شافها ثم قال كذا يقول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه يحتمل انه سمع منه مباشره ثم يحتمل انه سمع منه بواسطه ولكن حتى هذه الواسطه تكون غالبا من الصحابه صحيح اذا نقول حتى إذا كان الذي اسقطه صحابي فاننا نقبل ان صحابته كلهم عدل واحتمال كون الصحابي يروي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ونادر جدا أن يحصل ولا والنادر لا حكم له لا يعول عليه فهذا الاحتمال لا, لا ينظر اليه ونقول كل ما قال فيه الصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه محمول على الاتصال سواء سمعوه مباشره أو سمعوه بواسطه فالواسطه يكون عدلا لات يامن لهذا الزمان اللي فيه الصحابه رضي الله عنهم حتى الذي كثر فيه التابعون وربما روى الصحابي عن تابعي كانت التابعون أيضا عدولا كان البدع قليله والكذب في الروايه لا يكاد يوجد في هذا الزمان فتحمل هذه الروايات كلها على الاتصال ثم قال ثم قال كذا الاحتمال السمعي من غيره ثم المرتبه الثالثه امر اونها اذا قال الصحابي امر اونها فانه يحمل على أن النبي عليه الصلاه والسلام امر او نهى والصحيح انهما كلمه امر او في حكم المرفوع كان النبي عليه الصلاه والسلام قال افعلوا كذا او قال لا تفعلوا كذا لأن الظاهر من حال الصحابه رضي الله عنهم أنهم لا يجرؤون على نقل الامر الا بعد جزمهم بالامر يعني لن ينقلوا الامر بالظن الصحابي يعلم ان الامر له حكم وان النهي له حكم فلن يقول امر او نهى الا اذا كان يجزم ان النبي عليه الصلاه والسلام امر او نهى فهم هم عرب يعرفون صيغه الامر يعني ليس كمن اتى بعدهم وقع الخلاف بينهم في صيغ الامر ليس بينهم خلاف يعني وقوع الخلاف في من بعدهم لا يلزم انه ان يكون وقع عندهم لانهم عرب اقحاح ويفهمونه القرائن ويفهمون كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم وماذا يريد لمخالطتهم اياه ومشافهتهم له ومعاينتهم التنزيل فكل هذه الاسباب تجعلنا نقول إذا قال الصحابي امر او نهى فكاننا سمعنا لفظا من النبي عليه الصلاه والسلام افعل او لا تفعل لانه لا يمكن ان ينقل الامر والنهي الا الى جازم بذلك لان كيف تعرف الأمر إلا من اللغة أو من المخالطه والكلاهما موجود في الصحاب هم أعلم الناس باللغه وهم اعلم الناس بالنبي عليه الصلاه والسلام فقول أمر او نهي ايضا يحتج به ثم المحتبر الرابعة امرنا أو نهينا ولم يعين الامر والنهي لكن من الذي امر الصحابه من الذي نها النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو الاصل فيحمل ايضا على أنه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه من غير واسطه يعني يحمل على الاتصال وانما تاخرت هذه عن التي قبلها لانه لما يقول امر النبي عليه الصلاه والسلام فقد نص على ان الامر هو النبي عليه الصلاه والسلام فيقول امرنا او نهينا فالظاهر وليس نص هذا ظاهر والظاهر النص الظاهر كما سياتينا وان كان ارجح في احد الاحتمالين فامر او نها أمر النبي صلى الله النبي صلى الله نص في أن الامر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتملا احتمالا لا يعول عليه بكونه لم يأمر ولم ينهى الصحابه فهم ذلك لكن لا لا يعول عليه لأن فهم الصحابه مقدم وهو كما قلت اعلم باللغة وبالنبي عليه الصلاه والسلام لكن اذا قال امرنا او نهينا فالظاهر الغالب الذي يجعل الإنسان نفسه مطمئنه وان لم يكن جازما بيقين أن النبي عليه الصلاه والسلام امر او ان النبي عليه الصلاه والسلام نهاه لانه هذا هو الغالب لكن لما كان ليس نصا في كونه آمرا ناهيا علي الصمت في هذا الحديث المنقول حينئذ نقول هذا دون المرتبه السابقة لعدم تعيين الامر ومثله من السنة إذا قال الصحابي من السنه كذا فإنه يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في حكم المرفوع كقول انس رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر عن الثيب أقام عندها سبع وقول علي رضي الله عنه من السنه وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاه ولاذا حملوها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضع الكف على الكف في الصلاه تحت السره رواه أحمد وابو داوود وغيرهم قال ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون هذه آخر مرتبه من المرااتب الخمسه التي ذكرها ثم كنا نفعل يعني الصحابي يحكي يقول كنا نفعل عمن عم عم هذه الحكاية؟ عن الصحابه كنا معشر الصحابه نفعل كذا او كانوا يفعلوا كنا نعزل والقران ينزل مثلا كانوا يقرعون بابه عليه السلام بالاضافر وهكذا فالمراد يعني هذه مرتبه ايضا يكون لها حكم القبول لكن فيها تفصيل ان اضيفت الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كنا نفعل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود مثلا او والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد كنا نوقع الصدقة صاعا من شعير اذا اضافوها الى النبي عليه الصلاه والسلام يعني الى زمانه فانه تكون حجه لماذا لان سبق لنا ان السنه الاقراريه حجه فهم فعلوا والنبي عليه الصلاه والسلام عالم وسكت عن ذلك دل هذا على مشروعية هذا الذي فعله او جوازه فيكون حجه لانه سنه اقراريه وقال ابو الخطاب كانوا يفعلون نقل للاجماع ابو الخطاب قال هو حجة أيضا لك من وجه آخر أنه اجماع وليس حجه وليس سنة إقرارية ان نقول كلنا نفعل لو كانوا يفعلون هذا حكايه ايه اجماع الصحابه لو كان هناك مخالف ان ذكر الصحابي وان قوما خالفوا او واحدا خالف او نحو ذلك وفي هذا نظر وصاب انه ليس اجماعا لماذا ليس لأنه يحتمل خلافا ولكن لأن الاجماع شرطه ان يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالاجماع لا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اننا مستغنون عن الاجماع بماذا بالتنزيل بالوحي بالكتاب والسنه فاذا مات النبي عليه الصلاه والسلام صارت صار الاجماعي وجه نحتاج به بعد ذلك أما في حياه النبي عليه الصلاه والسلام فلا حاجه لنا الى اجماع الناس لأننا نرجع مباشره إلى الوحي القرآن والسن فقول كانوا يفعلون نقل الاجماع فيه نظر انما صح هذا لو كان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لان يقول مثلا كنا نفعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم او في زمان الخلفاء أو نحو هذا فنقول نعم هذه حكايه اجماع فصار الامر حلايا دائرا بين السنه والاجماع إن كان منقولا في زمان النبي عن عصمتان فوسنه اقراريه وان كان بعد زمانه فانه اجماع قال خلافا لبعض الشافعي ويقبل قوله يعني الصحابي هذا الخبر منسوخ عند ابن الخطاط هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل اذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ أو هذا الحديث يعني أو هذه الآية حتى منسوخه فهل نقبل قوله في ذلك أو أننا ناخذ بالحديث او بالايات التي قالنا منسوخة ولا نحتج بقوله منسوخ على نسخ هذه الايه وحديثنا سائرنا النسخ ان شاء الله انه رفع ما ثبت بحكم شرعي سابق بدليل شرعي متاخر رفع دليل شرعي بدليل شرعي ياتي بعده فاذا قال الصحابي هذا منسوخ هذه الايه منسوخة او هذا الحديث منسوخ فاختلف العلماء هل يقبل قولهم في ذلك أو لا يقبل قولهم هنا قال ويقبل قول هذا الخبر منسوخ عند بالخطاب وهذا يعني هذه الاضافه تدل على ان نولف غير جازم بهذا القول لانه اذا نسب القول في مثل هذه المختصرات إلى شخص فكانه للخروج من عهدته وهذا والصحيح الصحيح الصيح في المذهب أنه اذا قال الصحابه هذه الايه منسوخه او هذا الحديث منسوخ لم يقبل حتى يبين الناسخ حتى يبين هو ما الذي نسخ هذه لا يخبر نسخت بكذا او نسخه الاب كذا او الحديث بكذا والوجه الثانيه انه يقبل قوله بلى يعني يقبل قوله انه منسوخ هذا وهذا, وهذا الذي اختاره ابو الخطاب وقال المجد جد جد شيخ الاسلام رحمه الله إن كان هناك نص يخالف الايه فهو حجه عملا بالظاهر وان لم نطلع على نص يخالف هذه الايه فإننا لا نقبل قول الصحابه انها منسوخه واما في الحديث فلا بد ان يبين الناسخ ان كان في نص ونعرفه ما نعمه الا لا نعود عليه هذا كلام المجد مجد الدين ابن تيميه رحمه الله لكن المذهب المقدم أنه لا يقبل قول هذه الات منسوخه هذا الحديث منسوخ إلا إذا بين الناسخ مجرد ان يقول منسوخ لا يقبل حتى يبين الناسخ قال ويرجع إليه في تفسيره هذه المساله لا علاقة أو نوع علاقة بقول الصحابه قول الصحابه ياتينا ان شاء الله أنه حجه في الشرع فالصحابي قوله يحتج به ويرجع اليه لكن إذا فسر الصحابي حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام سواء هو الذي رواه أو سمعه ففسره فهنا تفصيل قالوا يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه مما يحتمل معنيين واكثر على واحد من هذه المعاني على احد محامليه او على واحد من محامله سواء كانت هذه المعاني متنافيه او لم تكون متنافيه يعني مثلا لو انه فسر القرض بالطهر او بالحيض وهذا في تنافي لا يمكن ان يحمل عليهما معا نقبل قوله فما فسره الصحابي طب انت حاطط التليفون ده بيتسجل ونعمله صامت يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه مما يحتمل معنييه مما يحتمل معنيه على أحد المحملين إذا حمل على واحد من المحملين نقبل كلامه في ذلك وكذلك ما قاله الصحابي تفسيرا لمعنى حديث لانه ادرى الناس باللغه وادرى الناس بالمراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف كما قال الصفي الهندي فيما إذا ذكر لا بطريق التفسير لنص وإلا فتفسيره اولى بلا خلاف يعني اذا كان هو يفسر فلا شك ان تفسيره مقدم لكن إذا ذكر لا بطريق التفسير يعني الصحابي يقول قال كذا ويعني كذا لا شك ان هذا مقدم لان الصحابي ادرى واعلم لكن إذا ذكر عنه كلام يظن أنه تفسير ونقل لا على أنه تفسير هذا الذي وقع فيه الخلاف كما يقول الصفي الهندي رحمه الله طيب هذا فيما إذا حمله على أحد المحملين افسره لكن اذا حمل الصحابي وهذه مساله دقيقه وقد لفت انبهه لا يتنبه في شرح هذه كلام الولي هنا أنه إذا حمل الصحابي بتفسيره اللفظ على غير ظاهره يعني اللفظ له ظاهر والصحابي فسره بخلاف ظاهره فلا يقبل فلا يقبل هذا التفسير مثل ما إذا يكون اللفظ مثلا ظاهر الوجوب يعمله على الاستحباب أو العكس ومثل ما إذا كان اللفظ ظاهره العموم فاحمله هو بتثيره على الخصوص ولا يفسره بفعل لان هل يخصص بقول الصحابي ياتينا ان شاء الله إذا كان يقوله على سبيل الراي وعلى سبيل الفعل منه هل يقبل قوله في التخصص او لا ياتينا في التخصيص بقول الصحابي ان شاء الله تعالى فالمقدم هنا أنه اذا فسر اللفظ على غير ظاهره كان يحمل الامر كان يحمل الوجوب صيغه على غير الوجوب كالاستحباب والاباحه فإنه لا يرجع إلى كلامي بذلك بل يؤخذ بظاهر الخبر فلا يلتفت إلى قول حينئذ وهذا مذهب اكثر اهل العند واختار ابن عقيل انه يعمل بالظاهر إلا أن يعلم ماخذه ما ويكون صالحا وهذا أظهر واقرب ولا علم المراد من اطلق كما قال ابن مفلح يعني نعمل بالظاهر إلا أن نعلم ما اخذ الصحابي في صرف اللفظ عن ظاهره فناخذ حينئذ تفسير الصحابي يكون صالحا لصرف اللفظ عن ظاهره وان كان الظاهر عموما ففيه تفصيل ونزاع ياتي ان شاء الله حين على المخصصات قال ولغيره مراتب يعني وأما غير الصحابي فله مراتب في الأداء أداء الروايه التي تحملها نعم ولغيره مراتب اعلاها قراءه الشيخ عليه في معرض الإخبار فقراءه الشيخ عليه في معرض الإخبار ولا بد هنا ان يقصد الشيخ الاسماع يقصد الشيخ ان يسمعه فيقول الروح حين اذا سمعته وحدث او حدثني او اخبر او اخبرني او انبا او نبئ ونحو ذلك من الالفاظ التي هي نص في كوني سمعا من لفظ شيخي هذه اعلى شيء في في أن ان يروي الراوي من لفظ الشيخ وقد قصد الشيخ اسماعهم لأن هذا بعيد عن الوهم قد يسمع هو ربما هو اذا قرى الشيخ مثلا ينام او يغفل او كذا لكن الشيخ ما هو القارئ فلا شك ان هذا اقوى في التحمل وحينئذ يكون في اعلى مراتب الاداء إذا قال حدثني الشيخ أو سمعت منه أو قرأ علي او اخبرني أو اقرانني او نبئني ونحو هذا مما يؤدي هذا المعنى لكن لابد من قصد الاسماع وإلا إذا لم يقصد الاسماع فانه لا يقول حدثني وانما يقول ايه حدثه او نبئها واخبرها لا في حدثني الشيخ لم يقصد اسماعه لكن اذا قصد الشيخ الاسماع فله ان يقول حدثني حدثنا سمعت حدثني حدثنا اخبرني اخبر اخبرنا انباني انبائنا هكذا نعم يقول سمعت اذا كان الشيخ لا يقرأ الاسماع يعقل سمعت نعم لانه سمع فعلا لكن لا قول اخبرني وانما يقول اخبر هكذا ولا اقول اخبرني ولا يقول حدثني يقول حدث اخبر سمعته لا بأس بهذا الثانية نعم ثم قراءته على الشيخ هذه المرتبة الثانية يعني يقرأ على الشيخ ويسمع الشيخ منه فلهن يقول حينئذ حدثني وأخبرني الشيخ قال فيقول الشيخ نعم هو يسقط المرتبه الثالثه ولم يذكرها المؤلف سماع الراوي قراءة غيره على الشيخ والشيخ يسمع يعني جالسون في مجلس عام أو في مجلس الشيخ فيه مع بعض الطلبة واحدهم قرأ على الشيخ فيقول الذي لم يقرا وقد سمع ها ما هو لم يطرح يقول قرات لكن يقول اخبرنا حدثنا ولكن لا يقول قرات لم يقر ولا يقول سمعت سمعت الشيخ يقول لم يسمع الشيخ يقول لابد أن يعبر بعباره لا توهم أنه فعل فعلا لم يفعل لكن هذه ايضا مقبوله لا يلزم الاخره بنفس إذا قرى أحد على الشيخ في المجلس وهو يسمع فروا من كان في المجلس فإن هذه الروايه صحيح فيقول الشيخ حينئذ نعم اذا قري عليه يقول نعم او يسكت لان السكوت دليل على الاقراش فله ان ينقل حنيذا عن شيخه خلافا لبعض الظاهري فيقول اخبرنا او حدثنا قراءة عليه يقيد يقول حدثنا الشيخ قراءه عليه اخبرنا الشيخ قراءتنا يعني ثلاثه منا عليه او مني عليه او من شخص عليه لا بدونه يعني لا بد ان يقيد فيقول قراءة عليه ولا يصح ان يطلق حدثنا واخبرنا لانه يوهم انه سمع من الشيخ هذا الذي اعتمده المؤلف والصحيح الذي قدمه أصحابنا في المذهب هو الذي عليه العمل أنه له له ان ان يصل فقل حدثنا واخبرنا ولا يلزم ان يقول قراءه عليه في هذه الحاله لكن الحاله اللي احنا التي لم لم يقصر الشيخ اسماعه لا يقول حدثنا وانما يقول حدث اخبر هكذا قالنا بدور في رواه يعني لكن المقدم غيره انه له ان يوثق وليس له يعني يحرم عليه ويقال هذا هو المعنى يحرم على الراوي ابدال احدى لفظتي الشيخ حدثنا او اخبرنا بالاخرى في روايه وهذا وهذا هو صحيحنا المذهب نعم انت لك أن تؤدي عن الشيخ اذا سمعت منه فتقول اخبرني الشيخ أو حدثني لا باس وان كان بينهما تفريق لكن العمل على غيره هذا الذي شاع انتشر عند اهل الحديث انهم لا لا لا يفرقون هذا الذي عليه العمل وذكر البخاري رحمه الله في مقدمة صحيحه الخلاف في ذلك لكن إذا كان الشيخ قال حدثني شيخي أو أخبرني شيخي هنا ليس لك أن تبدل لفظا بلفظ آخر لماذا الاحتمال أن الشيخ يرى الفرق بين هذين اللفظين ولا ترى مسلما في صحيح يقول هنا روى قال فلان حدثنا وقال الاخر أخبرنا ولا يطلق هكذا يقول يسوق الحديث ثم يقف في اثنان اثناد وقفي يعترض يقول قال هذا حدثنا وقال الاخر اخبرنا لان الشيخ قد يكون يرى أو ممن يرى التفريق بين اخبرنا وحدثنا فلا يراه تسويه تسويه بين اللفظين فانت اذا نقلت لفظا لم يقوله الشيخ كان هذا تقولا عليه ربما نشطت اليه ما لا يقوله حينئذ نقول يحرم عليه يحرم هذا المساله هنا تتعلق باسم حرام عليه أن يبدل لفظ الشيخ اذا كان هذا يكون حرام في ان يقول الشيخ حدثنا بنقول انت اخبرنا فكيف بمن يسمع من الشيخ كلاما لا يتحقق ولا يفهمه ثم يخرج وينقل عن الشيخ ان الشيخ فلان اليوم قال كذا وكذا يا فلان انت لا سمعت والله سمعت سمعت الشيخ يقول كذا وكذا ثم اذا تثبتت وسمعت وذهبت الى الشيخ يقول يقول الشيخ لم اقول هذا او فلان لم يفهم مني فهما صحيح مثال هذه اخونا تحتاج الى دقه وورع تتقت الله تعالى فيما تنقل عن الناس نقل الكلام عن الناس لابد ان يقوم به شخص ضابط يفهم الكلام جيدا مش بس يحفظه ولكن أيضا يفهمه لا سيما فيما ينبني عليه تفطئه او توهيم او مخالفه مثلا لمعاريه الناس فإن أكثر أو كثير مما ينسب إلى اهل العلم انما يكون يعني مما يشنع به عليهم كثير من ذلك يكون بسبب خطا الناقل او وهمه فهنا قال يحرم ان يبدل احدنا بوصاي الشيخ حدثنا واخبارنا بالاخرى في روايه وهذه هذا الصحيح في المذهب أنه يحرم والروايه الثانيه لا يحرم قال ثم الاجازه هذه المرتبة الثالثه بعد ما ذكر ثم الاجازه والاجازه تتفاوت مراتبها فاعلاهها المناوله لكتاب أي أن يناول الشيخ التلميذ كتابا مع الاجازه أو الاذن في الرواية يعني يقول خذ هذا الكتاب كن كتابي هذا وأذنت لك أن ترويه عني أو أجذل لك أن ترويه عني وهذا يسمى عرض المناولة كما أن سماع الشيخ يسمى عرض القراءه وقالوا ولا تجوز الرواية بمجرد المناوله من غير إذن أو اجازه إنما يروى عنه إذا كان قد ناوله واجازه او اذن له في ذلك لكن إذا لم ياذن أو لم يجذ فجمهور العلماء يمنع من روايه خلاله ثم الاجازه فيقول اجزت لك روايه الكتاب الفلاني أو مسموعاتي والمناوله المناوله ليست قسيما للاجازه بل هي منها ولذا انا قلت الاجازه تتفاوت مراتبها فاعلى الإجازة المناوله يعني يناوله ويجيز هذه اعلى مراتب الاجازه فيناوله كتابا ويقول رووه عني فيقول الراوي فنا اذا انبانا انبانا يعني الشيخ وان قال اخبرنا فلا من أن يقيد فيقول من اجاز فلا بد من اجازه او مناوله يقول اخبرنا اجازه اخبرنا مناوله ولا يطلق لان اخبرنا الظاهر في انه سمع أو قرأ لكن هنا ناوله الشيخ فاذا قال اخبرنا يقول اجازه أو مناوله هذا مذهب ابي حنيفه والشافعي واحمد واجاز مالك رحمه الله والزهر وجماعه ان يقول اخبرنا ويطلق لانها عندهم بمنزله السماع لكن المقدم ما ذكره المؤلف قال وحكي عن ابي حنيفه وابي يوسف من عن الروايه بهما مطلقا حتى لو ادى قال لا يروي عنه بالمناوله لا بد من سماع او قراء وهذا الحنفيه يحملونه على غير العالم بما في الكتاب وأما من يعلم ما في الكتاب فانه يجوز له أن يروي عن الشيخ بالإجازة والمناوله قال ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها مثل ما قلنا لا بد ان يكون ناوله واجازه أو ادن له أن يروي عنه ولا وجوده بخطه يعني لا يبيح لك أن تروي عن الشيخ مجرد أن تجد الكتاب بخط اللي وجاده وجدت كتابا بخط فلان هل لي ان ارويه يقول لا لا يقول حدثني او اخبرني او اجازني وانما يقول وجدت كذا بل يقول وجدت كذا يعني لو وجد شيئا بخط الشيخ فانه لا يرويه عنه كده باطلاق وانما يقول اذا اراد ان ينقل وجدت بخط الشيخ كذا يعني وجدته بخط فلان فهل هذا اذا كان جازما بانه خط واما اذا كان لا يثق انه خطه فانه يقول وجدت ما ذكر لي انه خط هكذا ينقض في ما ينقله ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه يعني غلب على ظنه انه خط الشيخ وقيل لا بد من التحقق لا يكفي غلبة الظن هنا بل من اليقين لكن عليه العمل انه يكفي غلبة الظن وغلب على ظنه رواه يعني إذا وجد السماع بخط الشيخ وجزم أو غلب على ظنه أن هذا خط الشيخ فإنه يرويه عن الشيخ وان لم يذكره يعني وان لم يذكر السماع يعني انا الان من الشيخ و وجدت كاتب بخطي اني سمعت هذا من الشيخ أو بخط من اثق به أنه سمع من الشيخ أو انني سمعت من الشيخ أو أننا كنا في مجلس و سمعنا لكنني لا أذكر يعني عندي في لهن نسيان انا ناسى هل فعلا حدثنا الشيخ بهذا سمعنا من الشيخ هذا نسيت لكن الكتاب فيه اننا سمعنا من الشيخ انه حدثنا بلل فقال اذا غلب على ظنه انه هذا خطه وانه ضبط هذا المجلس فإنه يروي وان لم يذكره خلافا لابن حنيفه فابو حنيفه قال لا ي... لا يعمل به حتى يذكر سماعه لا يكفي مجرد أن يجده مكتوبا وان شك فلا يعني الامر حينئذ يدو... له احوال ان كان جازما فانه يروي ان كان يغلب على ظنه مع احتمال ان يكون يعني لم لم يسمع فانه ايضا يروي حالة تساوي الشك تساوي الطرفين يعني وجدته بخط لكنني لا يغلب على ظني ان هذا خط وجدته خطا ولا يغلب على ظني انه خطي وجدت كتابه لكنني لا يغلب على ظني انها تدل على السماع انما عندي شك احتمال متساوي فلا يجوز حينئذ ان اروي فان انكر الشيخ الحديث هذه مساله مشهورة عند اهل العلم وهي اذا حدث المحدث ونسي وسمع منه شخص وضبط هذه الرواية وشيخه هناك إن انه حدثه فان انكر الشيخ الحديث وقال لا اذكره لم يقضح الذي عليه جمهور المحدثين واختاره الباقلاني وجماعه من الاصولين أن انكار الشيخ انتبه هذا الكلام أن انكار الشيخ إن كان إنكار مستريب غير مستيق يعني عنده شك وليس جازما بالتخطئه فإن ذلك لا يجب الرد لا يجب رد روايه الراوي عنه وإن كان الشيخ ناسيا لكنه غير جازم بانه ان الراوي اخطا عنه واما ان جزم برد الرواية كان الشيخ جازما أنه لم يحدث وصمم على هذا الجزم أو كذب الراوي وقال انت كاذب لم احدثك فإنه لا يعمل بروايته هذا الذي عليه جمهور المحدثين وعليه جماعه من الاصوليين يبقى هم يقبلون في حالة واحده إذا كان الشيخ غير غير متيقن يعني عنده احتمال ريب حتى لو غلب على ظنه ماشي نقبل لأن لا نرد روايه الراوي الجازم بغني غيره لكن إذا كان الشيخ جازما بانه لم يحدث فهنا تتعارض البينتان والاصل الا نقبل الحديث الا ببينه ترجح القبول هنا يقولون رد هذه الروايه ولا نقول وكذلك اذا كذبوا لان هذه تعتبر يعتبر هذا قطع يعتبر قطعا فيه فلا تقبلوا روايته وجمهور الاصوليين على خلاف هذا فانهم قالوا لا يرد مطلقا الا في حالة التكذيب يعني حالة حاله الشك وحاله الجزم بلا تكذيب يقبلون الرواية يعني الآن عندنا مراتب في هذه المساله إن كان الشيخ يكذب الراوي فهي مردوده على كل قول عند جمهور ال... عند وعند المحدثين إن كان الشيخ جازما بانه لم يحدث والراوي جازم ب... وكان الراوي جازما بانه سمع من الشيخ الشيخ حدثه فجمهور المحدثين يرد وجمهور الاصوليين يقبل الحاله الثالثه ان كان الشيخ مستريبا غير مستيق ولم يكذب الراوي فهو مقبول عند الفريقين وما امثلة التي يذكرونها في ذلك ما رواه ابو داوود من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عبد العزيز فلقيت سهيلا لو شيخه عنه فلم يعرفه ما نروه عنه لكن رايل نسي هذا فقلت إن ربيعه حدثني عنك بكذا فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعه عني اني حدثته عن ابي به ولم يكذبه هذه هذه مقبوله عند الفريقين ليه بقى لم يكذبه وهو مستريب اما لو انه قال لا انت كاذب لم أحدثك بهذا فجمهور المحدثين يرد وجمهور الاصيلين يقبل وأما لا لا هذا عند الجزم هذا عند الجزم اذا جزم ولم يكذبه فجمهور المحدثين يرد وجمهور الاصيلين يقبل واما اذا كذبه فانه يرد على كل قول عند المحدثين والاصوليين قال ومنع الكرخي منه الكرخي من الحنفية من كبار اهل العلم الحنفية منع من قبول الحديث اذا نسيه الشيخ قال ان الفرع يتبع الاصل فإذا لم يكن الاصل ناسيا ان الفرع كذلك يسقط ولهذا لم يقبلوا القضاء باليمين مع الشاهد من اجل هذه المسألة ثم قال ولو زاد ثقه فيه لفظا او معنى قبلت اقرا هذا احنا سبنا القراء كثيره ولو زاد ثقه فيه لفظا او معنى قبلت فإن اتحد المجلس بل اكثر عند ابي الخطابي والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط وقال القاضي روايتان ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى قال هذه مساله زيادة الثقه يقول زياده الشقه معناها ان عندي شيخ حدث بحديث وروى عنه جماعه انفراد واحد منهم بلفظ او بحكايه لم يذكرها الباقون قد يكون في مجلس واحد وقد يكون مع تعدد المجالس بان الشيخ حدث في عدة مجالس وقد يكون في نفس المجلس فننظر في بقيه الروايات عن هذا الشيخ فلا نجد هذه الذيره انما نجدها عند واحد او اكثر يعني بعضهم روى وبعضهم لم يروي او واحد روى والاكثرون لم يرووا هذه مساله زياده الثقه يقول لو زادت ثقه فيه لفظا او معنى زاد كلمه او زاد شيئا يدل على معنى او زاد حكايه حال او نحو ذلك قبلت يعني يقول تقول المطلقه ان هذا مذهب الاصوليين والفقهاء يقبلون زياده الثقه مطلقا لفظا او معنا قبلت فإن اتحد المجلس فالاكثر عند ابي الخطاب يعني تقبلت إذا كان المجلس متعددا لا إش كان في هذا فعلا إذا كان حدث بعده مجالس فانفرد بعض الروايه بزياده نقول عله سمع في مجلس ما لم يسمعه غيره في المجلس الاخر لكن إذا كان المجلس واحدا فابو الخطاب يقول تقبل روايه الاكثر إذا كان الاكثر على الزيادة قبل زياده اذا كان الاكثر على النقص لم نقبل الزيادة والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط يعني اذا كان الروا الزائدون والناقصون سواء في العدد او سواء في الحفظ كلهم ائمه ثقات ودرجاتهم واحده في الحفظ والضبط والاتقان فنقبل اولى نقبل قال تقبل الروايه المثبت لان معه زياده علم والمثبت مقدم على النف هذا الكلام الذي قاله المؤلف رحمه الله تجد في معظم كتب الاصول كلام نظري كلام نظري محض وصور ذهنية ولنرجع في هذه المسائل الى اهل العلم والى ائمه العلل الطباء الحديث كعبد الرحمن بن مهدي واسحاق بن راهوي والامام أحمد وسفيان السفياني والرازيين ابي حاتم وابي زرعه ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري أئمة العلل المرجع في ذلك إليهم لأنك ستجد اراء اران كثيره جدا في هذه المساله تجد طرفين ووسطا الزركشي ذكر في هذه المساله عشر قولا في البحر المحيط 14 قولا في هذه المسألة وكل أو معظمها شروط ذهنيه نظرية لا تكد تنضبط مع مع الانسان فالراجح هو الذي عليه ائمه العلم وائمه الحديث اعمال القرائن في ذلك النظر في هذا بحسب القرائن يعني ليس عند ائمه العلل في هذا حكم كلي عام لا نستطيع ان نقول إذا كان أكثر ولا اذا كان أقل ولا المجلس واحد ولا متعدد ولا مثبت ولا نفي لا ليس عندنا قاعدة كليه وانما هي قرائد وكلام غيرهم اشروط لقد وضعوها لا تنضبط ولا تتحقق في الواقع بل هي اقرب الى الفرض والى الشيء الذهني منه إلى الواقع فالتفرد تاره يقدح وتاره يقبل لنا حين نقول لك المحدثون هذا الراوي لا يحتمل تفرده يعني نعم هو ثقه ولكن لا يتحمل ان يتفرد هذا لا يتحمل يعني حالته من الضبط والعداله لا تتحمل أن ينفرد وان كان هو لو أنه انه روى وحده نقبل لكن أن ينفرد عن بقيه التلاميذ برواية لا لا يحتمل التفرد وقد يردون أيضا روايه لأن الراوي ان كان ثقه لا يحتمل ان يتفرد بها أصلا في أصل الروايه فهذا كل مرجعه إلى القرائن التي اذكرها المحدثون والكلام في الثبوت والرد انتبه الكلام هنا في ثبوت الروايه وردها غير الكلام في العمل بها يعني غير الاحتجاج الفقهي بها كلامنا الان في الثبوت والرد من حيث الصناعه الحديثيه وليس من, حي وليس من حيث الصناعة من أن الصناعه الفقهيه ان نحتاج بها او لا نحتاج بها فسبب قبول الزيادة يختلف ممكن نقبل الزيادة لتعدد المجالس أو لتعدد المحدثين أو لكون الراوي اضبط أو أحفظ أو أكثر عددا او كون الذين تركوا الروايه تركوها اختصارا ويرون جواز نقل الحديث بالمعنى فهذا نقلها تامه وهذا نقلها مختصرة ناقصه واسباب رد الروايات ايضا كثيره كان يروي شيئا لا يتحمل او مما تعم به البلوى وغفل عنه بقيه الرواه فعامه اهل العلل ليس عندهم في ذلك قاعدة مقبله وانما يرجعوا في ذلك الى التي تكون عندهم وعامتهم لا يقبلون زيادة الثقه ان خالفه من هو احفظ منهم لا يقبلون اذا كان المخالف احفظ أو اتقن أو اضبق وكذا ان لم يكن مبردا في الحفظ والتثبت على غيره يعني اذا كان الذينا اسقطوا الزيادة اثبت واحفظ واتقن والذي زاد وان كان حافظا لكنه دونهم فعامه المحدثين لا يقبلون هذه الزياده لانه لا يتحمل ان يتفرد هذا التفرد ويشبه هذا الذي أقول الان وأطلت فيه نوعا ما يشبه ما يقال في المرسل اذا تعرض الوصل والارسال او الرفع والوقف وهكذا مما يحصل فيه تعارضات ومرجعه إلى علماء العلل فالمرجع بس كل كلام هذا مرجعه الى علماء العلل علماء الحديث في القبول والرد وليس في اتباع هذه الروايات عملا يرجع في العمل إلى الفقهاء ولكن في كون هذا الحديث صحيحا أو ضعيفا نرجع الى المحدثين يعني هناك فصل بين ان يكون حديث صحيحا ومعمولا به وان يكون ضعيفا وغير معمول به هذا أمر مهم جدا لافم طالب العلم والذي لا تنبه لهذا يخلط ويخبط في طلب العلم ويخطئ الائمه وهو لا يدري كيف تصرف العلماء لا يفهم كيف تصرف المحدثون ولا كيف تصرف الفقهاء وقد يرد الامام حديثا ويحتج بعد ذلك بمعناه يعني كلامنا مش في العمل وانما كلامنا في الرواية ان هذا الروايه ضعيفه ولا ولا صحيحه غير هذه الرواية معمول بها او ليس معمولا بها طيب وقال القاضي روايتان يعني في روايتان ذكرت لكم التفصيل وان الرجوع في ذلك الى اهل العلل قال ولا يتعين لفظ هذه مساله روايه الحديث بالمعنى واختلف العلماء فيها قال الامام احمد رحمه الله ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابه وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم أنه يروى الحديث بالمعنى ولكن بشروط لم يطلق قال قال بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الالفاظ عند الجمهور يعني من من العلماء من منع مطلقا حتى لو كنت من أعلى اعلم الناس باللغة لا تؤدي الحديث الا باللفظ الذي سمعته وجوز جمهور العلماء الرواية بالمعنى بشرط أن يكون الذي يبدل المعنى ضابطا لللفظ و يعني بحيث يعلم ان هذا اللفظ الذي اتى به يراادف اللفظ الذي تركه أو لن يخل بالمعنى الذي أراده المتكلم ولا شك هذا شرط في غايه الدقة وتحققه صعب لهذا لا ينبغي ثنا ينقل الحديث الا اذا كان جازما بلفظه أو جازما بمعناه جزما يجعل جازما, جازماً بمعناه ويحسن التعبير عن هذا المعنى مش بس جازم المعنى ويعبر تعبيرا قاصرا بل لا بد يكون جازما بالمعنى وجازما باللفظ الذي سيؤدي به أنه مثل اللفظ الذي تركه فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره يعني عندنا امرين امران الامر الاول أن يكون نكون عالما بمقتضيات الالفاظ ثم اذا اراد أن يبدل لا ياتي بلفظ الا اذا كان مرادفا يؤدي نفس المعنى لا ياتي بلفظ غيره حتى لو كان اقوى ليه لان ربما كان المتكلم لا يريد اللفظ الاقوى ربما عبر بالضار ولا يريد النص ربما عبر بالاستحباب وهو لا يريد الوجود فما تقولش والله لا اودي المعنى بصوره اولى لا الاولى دي لما تكون كلام نفسك أدي بما شئت ولكن كلام غيرك تنقله عنه أدي بنفس اللفظ وبنفس المعنى وإلا تؤدي باللفظ فلا بد ان تؤدي بالمعنى ولا تزيد ولا تنقص لا معنى اقوى ولا معنى اضع ومنع منه بعض المحدثين مطلقا يعني سواء كان يعلم المقتضات أو لا يعلم يؤدي بنفس اللفظ المعنى او لا يؤدي قالوا لا لابد ان يؤدي باللفظ وليس له ان يجدله مهما كان الوضع ثم قال ومراسيل الصحابه مقبوله مرسل الصحابه وما اخبر به الصحابي عن النبي عليه الصلاه والسلام قولا او فعلا لكنه لم, لم يسمعه لم يشاهده يعني عائشه رضي الله عنها لما روات حديثه بدء الوحي هل شهدت بدء الوحي نزول جبريل النبي عليه الصلاه والسلام قطعا لا كانت مولوده اصلا فاذا روات هذا الحديث نجزم ان عائشه والحديث ر... صحيح البخاري نجزم أن عائشه رضي الله عنها نقلت هذا الحديث عن شخص عن النبي عليه الصلاه والسلام فنقول إن هذا إن هذا الناقل ومثل ما ينقله مع عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام مما نعلم أنه لم يسمعه منه مثلا وهذا كثير في الصحابه انا في المرسل والصحابه حجه لانه ما اسقط إلا صحابيا في الغالب واسقاط الصحابه لا يضر لان كلهم عدول ومراسيل الصحابه مقبولة وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي هذا قول ضعيف لان هذا نادر أن يروي الصحابي عن غير الصحابي ولو فرض ذلك فانه سيروي ايضا عن عدل فالصحابه لا تسالون في الروايه وايضا ليس فقط الصحابه لا تسالون بل ايضا لم يكن الكذب موجودا وفاشيا في زمان الصحابه رضي الله عنهم يعني لم يكن موجودا بكثره تجعلنا نرد روايات المجاهل ولهذا سهل العلماء في مرسل كبار التابعين ايضا لان كبر التابعين في زمان يقل فيه قل كان الكذب فيه قليلا وكانت البدعه فيه ايضا ليس كما بعدهم ولا ياتي زمان الا الذي بعده شر منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي مراسيل غيرهم روايه الكلام في مرسيل الصحابه مقبول مطلقا وهذا الصريح والقول الثاني لا عبره به انما ياتي المساله بعد ذلك في مراسيل غير الصحابه مرسل غير الصحابه هذه مساله سافردها بشيء من الكلام وإن طالبنا نوعا ما لكنها مساله مهمه المرسل على وزن مفعل وجمع مراسيل باثبات الياء وحذفها مراسل ومراسيك ماخذ من الاطلاق وهو ضد المنع قال الله تعالى الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تاؤهم اذ ويقال ناقه مرسال يعني سريعه السير فكان المرسله أسرع فيه عجلا قال كعب بن زهير امست سعاد بارض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المرسله أو من قولهم جاء القوم ارسالا اي متفرقين واما الاصطلاح ففي المرسل ثلاثه اقوال أو ثلاثة اقواش في المرسل ثلاثة أقوال القول الاول انه مرفوع تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلامنا ليس في مراسيل الصحابه لان نتكلم في غير الصحابه رضي الله عنهم الاول انه مرفوع تابع الى النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح أو الكنايه وهذا المشهور عند المحدثين هذا مذهب المحدثين في تعريف المرسل وافقهم جماعه من الفقهاء والاصوليين فخرج بهذا القيد اللي هو مرسل تابعه خرج بهذا قيد بهذا القيد الصحابي كبيرا كان او صغيرا فلا يكون مرسلا عند المحدثين وشمل هذا الإطلاق مرسل تابعه شمل الكثير من التابعين اللي هو لق يا من الصحابه وجلسه وكانت جل روايته عن الصحابه رضي الله عنهم وشمل ايضا الصغيره من التابعين ولم يلق الا عددا يسيرا ومعظم روايته عن التابعين وليس عن الصحابه فكلهم يعتبر روايتهم عن النبي عن الاصطلاح مرسله سواء كان كبيرا التابعي كبيرا او صغيرا ومن المحدثين من قيده بالتابعي بالتابعين الكبار فقالوا انه مرفوع كبار التابعين فمقتضى ان مرفوع صغار التابعين ليس منهم ومنهم هذا هو الثاني انه ان المرسل هو روايه التابعي الكبير عن النبي عليه الصلاه والسلام وانا موجود في تمهيد ابن عبد البر يعني قال ذكر ابن عبد في التمهيد وذكر ابن الصلاح في كتابي في المصطلح والسخاوي فتح المغيث والمرداوي في التحديث القول الثالث ان المرسل ما سقط منه راو واحد او اكثر في سنده سواء كان الساقط في اوله او اخره او بينهما وهذا تعريف الاصوليين للمرسل فيكون المرسل عندهم اعم من المرسل عند المحدثين لماذا لانه اذا فقط في اول الريو... في في من جهه الصحابه يقولون تابع النبي عليه الصلاه والسلام مرسل طيب تابع التابعي مرسل طيب اكثر من واحد سقط اللي هو يسمونه ويسمونه المحدثين يسموه يسميه المحدثون منقطعا يقول عنه الاصوليون مرسلا طيب اذا كان معلقا فقط من اوله قال الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا وبين النبي عليه الصلاه والسلام خمسه لكنه قال مثل ما يقول بخلف المعلقات احيانا وقال فلان ان كذب فانه أيضاً يسمى عندهم ايه مرسلا فهو المرسل عند الاصوليين أعم ما سقط منه راوي واحد أو أكثر من سندي من اوله أو من وسطه او من اخره وهذه عباره الخطيب وعليه صلاح الفقهاء الاصوليين فسدخل فيه المنقطع والمعضل اللي هو سقط الامام فأكثر والمعلق طبعا اوقع هذه الاقوال الثلاثه وقالوا الاصوليين شمل كل شمل عده الاصطلاحات واضيقها القول الثاني اللي هو قايله بكبار التابعين والتوسط بينهما وقال المحدثين انه مرسل تابعي كبيرا كان او صغيرا هذا ما يتعلق بتعريف المرسل اما اذا جئنا الى المذاهب فيه فإن المذاهب فيه كثيرة و يمكن اجمالها في ثلاثه اخوال القبول مطلقا والرد مطلقا والقبول بشروط القبول مطلقا هو المروي عن الذي تجد في كتب الاصول مرويا عن الائمه الثلاثه ابي حنيفه ومالك واحمد والرد مطلقا هو الذي تجد مرويا عن المحدثين والقبول بشروط هو الذي تجد منقولا عن الامام الشافعي رحمه الله فيرده الا بشروط تحقيق مذهب الشافعي وانا اطيل في هذه المساله لأن مساله قل من ينبذ عليها من من يتكلم في أصول اصول الفقه يعني بناء بعض مشايخنا ومن ومن احسن من تكلم عليها الشيخ طارق عوض الله في كتبه كان نقد البناء لحديث اسماء وغير من كتبه العظيمه في علم الحديث ومصطلحه لكن قليل جدا من الاصوليين من يحسن إبانة مذهب الشافعي ومذهب الامام احمد تحديدا لان مذهب احمد قريب من مذهب الشافعي كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل وساذكر بعض الاشياء في ذلك انا تلخص مذهب الشافعي ولن انقل كلامه لك سالخص هذا الذي يلخصه هو عصارة كلام المحققين في نقل مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وانقل عن ابن البيهقي وابن عبد الهادي وابن رجب والعلاء والزركشي والعراقي وابن حجر وغير من كبار أهل العلم قال إن المرسل لا يقبل إلا بشروط يعني اصل فيه الرد لكن لكنه يقبل بشروط بعضها خاص بالروايه المرسلة وبعضها بالعواضد التي تنضم اليها فترقيها الى رتبة الاحتجاج بها يعني هناك شروط في نفس الرواية وهناك في القرائن والعواضد جمع عاضد التي تعضد الرواية وتقويها وتجعلها مقبولة فاما الروايه المرسله فيشترط لها اربعه شروط الشرط الاول ان يكون السند صحيحا الى مرسلها اول شرط من شروط الروايه الاربعه فكان في مقامين مقام الرواية نفسها المرسلة ومقام العواضد التي تعضد الرواية فاما شروط الرواية فاربعه اولها أن تكون الرواية صحيحة السند إلى المرسل يعني السند ليس فيه ضعيف ولا ليس فيه انقطاع ولا ليس فيه سقط ولا كذا إلى الى الرجل الذي قال اذا تابعه الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد يكون متصلا بتاذ صحيح الى المرسل ثانيا أن لا يعرف عن هذا الراوي المرسل روايه ان لا يعرف عن هذا الراوي المرسل روايه عن مجروح أو مجهول بل لا بد ان تختبر رواياته فنجد أنه لا يروي إلا عن الثقات العدوش ده مين الراوي الذي ارسل بعد ان يكون صاد صحيحا الي نصبر رواياته ونتتبع رواياته فلا بد للقبول ان يكون ممن لا يروي الا عن الثقات العدول فان كان يروي عن المجاهيل والضعاف ولا يبالي عن من حمل فين روايته غير مقبوله مهما كان لها عواضد ومهما كان لها قرائن الثالث أن يكون الراوي المرسل ثقه في نفسه ضابط ليس يخالف الحفاظ الحفاظ الثقات فيما يرون من الروايات الرابع ان يكون الراوي المرسل من كبار التابعين فإنهم لا يرون في الغالب إلا عن صحابي او تابعين كبير واما غير فيتوسعون في الروايه عما لا تقبل روايته هذه اربع شروط للروايه نفسها والامام الشافعي كرر هذه المعاني كثيرا في كتابه الرساله فلابد أن يكون هذا المرسل في نفسه صالحا للاعتماد لا يمنع من الاحتجاج به إلا ارساله ما كلش فيه مشكله ثانيه غير الإرسال لان الضعيف كما قال امام احمد المنكر ابدا منكر المنكر ابدا منكر تجيب له 20 واحد يقويه هو برضه منكر فلا بد ان يكون تكون الروايه نفسها قابله لان تقوى مش يعني قضيه اطلاقاتنا فتلطق ان الضعيف اذا جاء من عدة طرق يتقوى الكلام لا يعرف المحدثون إن هذا الكلام لا بد ان ينضبط ليس كل ضعيف يتقوى فلا بد ان تكون الروايه صريحه ليس فيها قطع الا الارسال فقط هذه سوف ترجع الى هذا المعد ان القادر الوحيد هو الارسال اما اذا اشتمل على علة أخرى فلا يقبل كما نص على ذلك على العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في نكته على ابن الصلاح طيب نرجع ناتي الى الى الشروط المتعلقه بالعواضل التي تقوي هذه الروايه فهذه العواضض انواع أقواها ما اسنده الحفاظ المامونون من وجه اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل او بلفظه ولابد أن يكون السند صحيحا في ذاته ولا يصح عن الشافعي غير هذا الكلام ومن جوز كونه ضعيفا فقد اخطا على الشافعي وستجد هذا موجود في بعض الكتب تجد موجودا ان قالوا لو أن روايه ضعيفه جاءت قويت روايه مرسله بالشروط التي ذكرها الشافعي تصبح للاعتبار هذا غلط انما الشافعي رحمه الله اشترط أن يكون العاضد صحيحا الرواية العاضدة تكون من وجه اخر صحيحا للنبي عليه الصلاه والسلام بسند صحيح ومن العواضد أن يوجد حديث مرسل اخر ارسله راوي آخر غير مرسل الحديث الأول فيكون عندنا مرسل آخر في نفس الباب واشراط لهذا المرسل نفس الشروط التي اشترطت في المرسل الأول وزياده أن يكون هذا التابعي صاحب المرسل الثاني غير معروف الاخذ عن شيوخ المرسل الاول يكون ياخذ عن شيوخ اخرين والثالث أن لا يكون هذا التابعي الثاني قد اخذ عن التابعي الأول من بابي اولى لان هيبقى روا عنه المرسل ففعل يكون افاده عنه ثم اسقطه وارتقى إلى النبي عليه الصلاه والسلام بما نشاهده ومن العواض ان يوافق هذا ال... ان يوافق هذا المرسل فتاوي أن يوافق هذا المرسل فتاوي بعض التابعين يعني فتاوى التابعين توافق هذا المرسل او فتاوى بعض الصحابه رضي الله عنه فتاوى بعض الصحابه ان يوافق هذا المرسل فتاوي بعض الصحابه رضي الله عنه وليس التابعين ولا بد في هذه الروايه عن الصحابي لا يتعضد المرسل ان تكون صحيحة عن الصحابي وان يختلف مخرجها عن مخرج المرسل لتتعدد المخارج لانه ربما كانت روايته اصلا هي من قول الصحابي موقوفه عليه ثم اختط الراوي ورفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا تعددت المخارج ضعف هذا الاحتمال ومن العواض ايضا أن, ان يوافق المرسله قول عامه اهل العلم من التابعين تنتشر هذه الفتيه بين التابعين والائمه فيوافق هذا المرسل فتاوى العلماء او يوافق قياس فيتكون معنى هذه الشروط كلها اخذها من كلام الشافعي في الرساله وحققها من ذكرتهم من اهل العلم وما سوى ذلك فانه لا يعول عليه في فهم كلام الشافعي رحمه الله انا مش فهمي انا لا انا فاهم العلماء يعني لا اقل الذي قلته لا لا مزيد عليه الذي قاله العلماء ذكرتهم البيهقي وابن عبد الهادي وابن رجب وابن حجر لا مزيد عن هذا الذي بينوه قد اختصرته لكم طيب ناتي لتنبيه مهم جدا في قضية المرسل قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام احمد وهو قول ابي حنيفه واصحابه واصحاب مالك ايضا لو تاج حجج في كتب الأصول النسبة الى ايه ما عدا الشافعي قول احمد قول ابي حنيفه قول مالك هكذا اطلقوه وفيه نظر سننبه عليه ابن حائط فقيه اصولي محدث وحكي الاحتجاج من عن اهل الكوفة وعن اهل العراق جملة الى ان قال وقال ابو داود السجستاني في رسالات الى اهل مكة وام المرسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري الثوري ومالك بن انس والاعذاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على ذلك احمد بن محمد وغيره قال ابو داود فإنه لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها وليس هو مثل المتصل في القوة قال ابن رجب الكلام ده كده ممكن يوهب الانسان ان ت... بين كلام المحدثين الناس قبل الشافعي يقبلونه جه الشافعي واحمد عملوا حاجه جديده فقال ابن رجب لا واعلم انه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب لا تنافي بين كلام المحدثين وكلام الفقهاء في هذا الباب فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقهم لانقطاعه وعدم اتصال اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وام الفقهاء فمرادهم صحه ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث وده اللي احنا قلناه من شويه فيه زياده الثقه ان الكلام في التوثيق والتضعيف غير الكلام في الاحتجاج والعمل فالفقهاء يريدون المعنى والمحدثون يريدون الروايه فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على انه اصلا قوي الظن بصحه ما دل عليه فاحتج فاحتج به مع ما احتفى به من القرائن وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الائمه كالشافعي واحمد وغيرهما يبقى الامام الشافعي ما احد اذا قبل المرسل لا تظن ان مذهب احمد قبول المرسل كده باطلاق وانما كلامه وكلام الشافعي قريب منه مع ان في كلام الشافعي ما يقتضي صحه المرسل حينئذ وقد قال أحمد مرسلات ابن مسيب صحاح واقع مثله في كلام ابن المديني وذكر ابن جرير وغيره ان اطلاق القول بان المرسل ليس بحجه من غير تفصيل بدعه حدثت بعد المئتين ثم قال بعد كلام كثير واما مرسل ابي العاليه الرياحي في الوضوء من القهقات في الصلاه فقد رده الشافعي واحمد وقال الشافعي حديث ابي العاليه الرياحي رياح يعني ايه ذا زي بيحكي دهب لا زايد يحكي ده ذاهب لا عبره به يشير الى هذا المرسل واحمد رده بانه مرسل مع انه يحتاج بالمراسيل كثيرا فواحد يقول لك عجبا يا حنابله لما يقول لكم اذا تاخذوا الحديث المرسل وتجد ذاك كتبنا على فكره هذه الجهوتي في شرح المنتهى يقول احيانا وذكر شاف افتناع وكونه مرسل وكونه مرسلا لا يضر فان المرسل عندنا حجه بعد كده رب على الحنفيه دول لما الحديث اللي احتجتوا بيه مرسجي واحد يقول لك والله انتم متناقضين تعالوا متناقضه تاخذونا بما يوافق اهواءكم وتتركونا ما خالفكم فقال بن راجب يبين هذا وأحمد رده بانه مرسل معنه ويحتج بالمراسيل كثيرا وانما رد هذا المرسل لان ابا العاليه وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين انه كان يصدق كل من حدثنا يعني راجل طيب اي حد يقول له حاجه بيصدقه ولم يعضد مرسله هذا شيء مما يعتضد به المرسل فإنه لم يروى من, من وجه متصل صحيح بل ضعيف ولم يروى من وجه اخر مرسل إلا من وجوه ترجع كلها الى ابي العاليه وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المرسيل إلى صحيح وضعيف الشئ المهم جدا اللي هي قال ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ولا ضعفه مطلقا وانما يضعف مرسل من ياخذ عن غير ثقة كما قال في مراسيل الحسن وعطاء هي اضعف المرسيل لانهما كان ياخذان عن كل وقال لا يعجبني مرسيل يحيى بن كثير لانه يروي عن رجال ضعاف صغار وكذا قوله في مراسيل ابن جريج وقال بعضها موضوع وقال مهنه قلت لاحمد لما كرهت مراسلات الاعمش قال كان الاعمش لا يبالي عمن حدث وهذا يدل على انه انما يضعف مراسيل من عرف بالروايه عن الضعفاء خاصة وكان احمد يقوي مراسيل من ادرك الصحابه وارسل عنهم قال وقال قلت لأحمد سعيد بن مسيب عن عمر حجه قال هو عندنا حجه قد راى عمر وسمع منه وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل هذا يقول احمد بن حنبل ومراد انه سمع منه شيئا يسيرا لم يرد انه سمع منه كل ما روى عنه فإنه كثير الروايه عنه ولم يسمع ذلك كله منه قطعا وظاهر كلام احمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف لكنه ياخذه بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابي خلاف كما يا اخواننا كيف يتصرف العلماء وكيف يفهمون انا لا لا اطول هذا التطويل لمجرد ان انا اريد يعني الاستطراد او احب الاستطراد انا قلت في اول الشرح انا لن اطيل في مسألة الا اذا كانت الحاجة تمس على على الاقل من وجهه نظري كانت الحاجه تمس الى الاقاله فيه فهذا يعني من دقائق نظري الفقهاء ومن معتركات الانظار يقول ان الامام احمد ياخذه بالحديث اذا كان فيه ضعف ما لم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحاب خلافه قال الاثرم كان ابو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ادى شيء فياخذ به إذا لم يجي خلافه اثبت منه مثل حديث عمر بن شعيب وابراهيم الهجري وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجي خلافه وقال احمد في روايه مهنه في حديث معمر عن سلم عن ابن عمر ان غيلان اسلم وعنده عشر لسوه قال احمد ليس بصحيح ولا عليه قال أحمد ليس بصحيح والعمل عليه دي تحطها في رواق عندك النهارده يعني لو لم تخرج من الدرس الا بهذه الفائده يبقى الحمد لله قال أحمد ليس بصحيح وايه والعمل عليه وهذا موجود في الترمذي كثيرا يكون الحديث ضعيفا وبعد الترمذي يقول بعده والعمل على ذلك عند اهل العلم وعند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعد عدد من الثقات ايضا يقولون به كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري ان الزهري مرسلا قال ابن رجب ظاهر هذا انه يعمل به معنه مرسل وليس بصحيح ويحتمل أنه اراد ليس بصحيح وصله وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل وهكذا كلام ابن المبارك وقد ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي الا عن الثقات وذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك اجماع فانه قال كل من عرف بالاخذ عن الضعفاء والمسامحه في ذلك لم يحتج بما ارسله تابعه كان او من دونه وكل من عرف انه لا يأخذ إلا عن ثقه فتدليسه ومرسله مقبول فما راسيل سعيد بن مسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح وقالوا مرسيل الحسن عطاله يحتج بها إلى آخر كلام ابن رجب وهو بطوله في شرح العلل للترمذي الجزء الاول صفحه 309 الى 319 مع تصرف تصرفت به لا يخل فيه لا يخل بالمعنى قال المزيميه الخبر المرسل حجه الخبر المرسل حجه ايه ده مش انت تقول ان هو هو حق مساله الضعف الفقهي الضعف الحديثي غير الاحتجاج الفقهي الخبر المرسل حجه نص عليه في مواضع من اللي نص عليه الامام احمد نص الامام احمد في مواضع على انه حجه وهذا الصلاح مشهور اللي هو نص عليه مشهور عند الحامل يعني الامام احمد وبه قال مالك ابو حنيفه وذكر اصحابنا روايه الاخرى أنه ليس بحجه وهو قول الشافعي واخذها القاضي من كون احمد سئل عن حديث فقال ليس بصحيح سئل لماذا نحن حديث فقال ليس بصحيح وعلل بانه مرسل قال ابن زينيه وهذا لا يخرجه عن كونه حجه ابن حنبل والله مشدد قال أحمد ليس بصحيح قال ابن تيميه وهذا لا يخرج عن كونه حجه فان اهل الحديث لا يثقون عليه الصحه وينحتجوا به واخذه ايضا من روايه اسحاق بن ابراهيم وقد سئل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب اليك او حديث عن الصحابه متصل برجال ثبت فقال عن الصحابه احب اليك وهذا عندي يدل على خلاف مقال قال القاضي لان بينهما عند التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الانفراد يا على الفهم وذكر الباجي أن المرسل عندهم انما يكون حجه اذا كان عادته ان المرسل عندهم انما يكون حجه اذا كان عادته يعني عاده الراوي ان لا يرسل الا عن ثقه الى اخر كلامه وهو في المسوده قال الزركشي رحمه الله ولا خلاف ان المرسل إذا كان غير ثقه لا يقبل ارساله فإن كان ثقه وعرف انه ياخذ عن الضعفاء فلا يحتج بما ارسله سواء التابعين وغيره وكذا من عرف بالتدريس المجمع عليه حتى صالح بالحديث الى اخر كلامي بهذا نكون قد اتينا على المهم فيما يتعلق بالمرسل في وعرفنا ان الاصوليين اذا قالوا يحتج به فانه ليس معناه صحيحا واذا قال المحدثين انه ضعيف فليس معناه لا يحتاج به ونقلنا لكم كلام الائمه لتطمئن النفوس الى هذا الكلام يلا بسم الله واخي مرتضى رايدم لنتان نعم ومراسيل الصحابه مقبوله وقيل ان علم أنه لا يروى الا لا يروى الا عن صحابي وفي مراسيل غيرهم روايتان القبول كمذهب ابي حنيفه وجماعه من المتكلمين اختارها القاضي والمنع وهو قول الشافعية وبعض المحدثين والظاهرية وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لقال لا تقر الواحد حجه مطلقا في العقائد وفي الاحكام وقع خلاف بين الاصوليين في بعض صور خبر الواحد قال خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبوض ما تعم بالبلوى يعني ما تشتد الحاجة إلى نقله لأن البلوى به عامه لعموم المكلفين ليس خاصا بواحد دون واحد ليس قضية تتعلق بشخص أو عشرة لا هي قضية تعم المسلمين قضايا الطهاره والصلاه والصيام وشهود الهلال مثلا هذه قضايا تعم المسلمين ف نقل عن النبي عليه الصلاه والسلام نقلت احاديث احاد عن النبي عليه الصلاه والسلام فيما تعم به البلوى فاختلف الفقهاء وبعض فبعض الفقهاء لم يقبلها قال ما تعم به البلوى تشتد الدواعي وتتوفر الهمم على نقله فلا يقبل فيه التفرد اشبه بما يعني من بعض الوجوه ما يقول المحدثون في رد روايه الايه زياده الثقه إذا كان لا يحتمل التفرد لكن الحقيقه لا لانه هنا ليس هناك ما يجعلنا نرد لان نقل الواحد العدل الضابط يجعل الظن غالبا بان ما رواه صحيح هنا اذا فالعمل على الظن وهذا الذي تجع معظم الاحكام فيقبل قول خبر الواحد خبرا واحدا فيما تعم به البلوه والصحابه رضي الله عنهم ويدل على هذا اجماع الصحابه رضي الله عنهم على رجوع إلى خبر الواحد فيما تعم به البلوه ورجعوا الى خبر الواحد في مسائل كثيره كرجوعهم الى وجوب الغسل بعد الجماع وان لم يكن هناك انزال كان بعض الصحابه من الصحابه وذكر البخار رحمه الله عددا من الصحابه كانوا يقولون بعدم الغسل اذا جامع رجل راثا ولم ينزل لكن مروي عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك اصح فرجعوا الى هذا بمجرد ما سمعوا روايته مع ان ها روايه روايه أحد وفيما تعم به البلو كل المكلفين المتزوجين يحتاجون الى هذا تعم به البلو ومع ذلك قبلوا خبر الواحد فيه وقبل الخبر رافع بن خديج رضي الله عنه في المخابره وهي ايضا مما تعم به البلوى نعم خلاف لاكثر الحنفيه وفي الحدود وما يسقط مع الحنفية الحنفيه ايضا قبلوا خبر الواحد فيما تدعم به البلوى كالقهقهه في الصلاه مع انه مرسل وليس صحيح نعم وفي الحدود وما يسقط بالشوف بيقول القهقهه ليست مما تعم به البلوى مش كل الناس بيضحكوا في الصلاه طيب قبلوا روايه الاحاد في تثنية الإقامة في الصلاه الاقام الصلاه عند الحنفيه غير التي نقيمها نحن في المشهور عندنا وقبلوا فيها خبر واحدا مع انها مما تعموا بها البلاء الناس كلها اسمعون الاقامه ومع ذلك اعتمدوا هذه الواية وهي صحيحة نعم ولا ننازعهم في صحتها وفي جواز العمل بها ولكننا نحتاج عليهم بانهم قبلوها في بعض المواضع نعم ما الحدود يعني ويقبل خبر الواحد في الحدود وانما اثتت الشبهه لأننا أمرنا بدرء الحدود ما استطعنا ادرءوا الحدود بالشبهات فقالوا خبر الواحد ليس قطعيا فلا نستبيح إقامة الحد إلا بيقين وهذا ضعيف يضعفه حتى الشهاده فإن شهاده شاهدين أو اربعه حتى على اربعه في ذنا او شاهدين مثلا على السرقه تجعلنا نقبل هذه الشهاده ونقيم الحد وقد يرجم الرجل ويموت بشهاده اربع شهود مع انهم ربما كذبوا ولا لا فيلزمكم حينئذ ان لا تقبلوا الشهاده باربعه لا يقول مسلم بذلك ونحن كل اذا كان الخبر صحيحا عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه يقبل في الحدود وفي غير الحدود نعم خلافا للكرخي من الحنفيه وفيما ما يخالف القياس وحكي عنه. يعني ويقبل خبر الواحد اذا عارض القياس فالخبر حجه بنفسه ومعارضته للقياس تضعف القياسه في الحقيقة ان القياس إنما يكون مقبولا إذا لم يخالف نصا ولو شروط اخرى لكن القياس الذي يخالف النص فاسد الاعتبار فلا يقدم القياس على حديث وانما يلغى القياس ولا يمكن أن يعارض حديث صحيح قياسا صحيحا نعم وحكي عن مالك تقديم القياس وقال ابو حنيفه ليس بحجه ان خالف الاصول أو معناها وقال ابو حنيفه ليس بحجه ان خالف الاصول او معناها المراد بالاصول هنا القاعده المقرره في الشريعة التي قامت عليها الأدلة المتوافرة حتى اصبحت قاعدة مستمره مثل قاعدة تقدير الضمان بالمثل قاعدة الشريعة أن شيء إذا تلف يضمن بمثله إذا كان مثليا والا فبقيمته جاء حديث المصره وان الإنسان إذا اشترى ناقة وهي مصره ثم بعد ذلك اكتشف ان مصابعا ربط ضروعها حتى اجتمع فيه اللبن فانشا انفكها وانشا ردها ومعها صاع من تمر طيب اللبن مثلي فإذا تلف يرد بايه الاصل النهارده بمثلي هذا هو الاصل لانه مثلي الحديث قال يرد بتمر فالحنفيه لم ياخذوا بهذا الحديث قالوا عرض هذا الحديث احاد الأصول المستقره مش مش حديث واحد مش حديث عرض حديث ولا حديث عرض قياس لا عرض اصلا دلت عليه نصوص كثيرة فكانه عرض هذه النصوص الكثيره ولم يقبلوه وجمهور العلماء قبلوا هذا الحديث وقالوا الحديث حجة وان خالف ما يقولون انهم الأصول أو معنى هذه الاصول نعم ثم ها هنا ابحاث يشترك فيها الكتاب والسنه من حيث انها لفظيه الابحاث جمع بحث والبحث مصدر بحث يبحث بحثا اذا اثار التراب فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يونس اخيه فبحث يبحث في الأرض بحثا إذا أثار التراب عن مكان ليثن فيه او ليكشف عن شيء أو نحو ذلك وهو ايضا مستعمل في الأحكام بمعنى قريب لانه استعمل في تعرف الاحكام الشبيه بالحجج التي يطلب بها تشف تلك الأحكام تشبيها للبحث عن الأحكام بالبحث عن شيء في التراب واثاره التراب ثم ها هنا يشترك فيها الكتاب والسنه من حيث ان على هذا شروع من المؤلف في أهم أو خلينا نقول من أهم في ابواب من أهم ابواب أصول الفقه وأعظمها فائده وهي مباحث اللغة في علم الاصول الماده كله كان مباحث الاحكام ومباحث متعلقه بالكتاب والسنه من حيث يعني من حيث النقل والاقسام وكذا وامما يتعلق بالكتاب والسنه من حيث كونهما بلغه العرب فهي ابحاث شريفه لا يجوز لطالب العلم أن يتكلم في الدين بالاجتهاد إلا إذا كان متقنا لهذه الابحاث لأنها لغة العرب ولا يفهم الكتاب والسنه إلا من طريق لغة العرب ولان قلنا في اول درس في هذه الدورة ان أهم ان اهم ما يستمد منه علم الاصول اللغه فنلاحظ اللغه اكثر المباحث أهمية في هذا العلم وقد دقق الأصليون في مباحث لغويه حتى اثر مما دقق اللغويون لان اللغوي غاية غايه أن ان ينتهي الى ان الكلمه هذه معناها كذا وكذا لكن ان يراد بها في هذا السياق كذا وان تكون عامه او خاصه او مطلقه او مقيده الى اخره فاد اعتنى به الاصوليون اكثر لان بحثوهم في الدلالات وفي الاستنباطات فهنا تذكر مسائل متعلقه باللغه مسائل متعلقه بالبلاغه ومسائل متعلقة بغير ذلك وما رد تحقيقها الى كتب اللغه يعني لا تشرح هنا على أنها تذكر في علمها الاصيل ولكن تداخل العلوم ولن تفهمها هنا جيدا فهما جيدا الا اذا كنت متقنا لها في النحو وفي البلاغه وفي الصرف تكنوا اسكنا للغه العرب باقسامها ثم تفهم ما هنا فهما حسنا لكننا سنمر أو سنمر ان شاء الله تعالى على هذه المباحث بما يليق بهذا الشرح نعم ثم هنا ابحاث ثم ها هنا ابحاث يشترك فيها الكتاب والسنه من حيث انها لغويه منها اللغات توقيفيه للدوري وقيل اصطلاحيه لامتناع فهم التوقيف بدونه وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع والبعض والبعض اما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي طيب قال اول بحث ذكره اللغات توقيفيه توقيف اللغات عند الاكثر ومنه ابن فورك والاشعري علمها بالوحي او بان خلق ايه صوتا علما ضروريا وصوتا قد نطق احسنت يا شيخ محمد توقيفا اللغات عند الاكثريه ومنهم ابن خلكان والاشعري وهو مذهب اكثر العلماء ان اللغات توقيفيه يعني ايه يعني بتوقيف من الله عز وجل أن ان الناس لم يستلحوا على اللغه وانما علمهم الله اللغه طيب كيف علمهم علمها بالوحي هذا بعد اللي قال توقيفي يختلف مذهب اكثر العلماء ان اللغات توقيفيه وليس اللغة العربية فقط كل اللغة فاختلف القائلون بالتوقيف فمنهم من قال علمها بالوحي اوحى الله تعالى إلى آدم اللغة أو البشر ف اوحي اليه اللغه وابن تميه يزعم انها لغه العرب لامور ذكرها علمها بالوحي او بان خلق علما ضروريا يعني خلق القول الثاني انه خلق علما ضروريا في النفس نشات عن هذه اللغة أو الهام الهم الله تعالى الانسان ان يتكلم فيكون الهاما او خلق اصوات وهذا شبيه بالاشاعره المعتدله يعني يليق باصولهم وكلامهم في مساله الخلق في الاصوات وان كان يعني القول بها هنا ليس بدعه لكن شبيه بما يقولونه فان الله خلق اصوات اصواتا تدل على كلامه النفسي المهم يعني هذا مما قيل في هذه المساله علم او بخلق علما ضروريا وصوتا قد نطق فهذه الاقال في التوقيف المؤلف اختار قال اللغات توقفيه للدور يعني ايه للدور ها يعني ايه, إيه وجه ذكر الدور هنا اللغات توقفيه وإلا كان دورا والدور ممتنع ما الدور الدور أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء يتوقف الشيء على شيء يتوقف عليه اتوقف ألف على الماء وباء على الألف فلا توجد ألف إلا بالباء ولا توجد الباء الا بالالف الان لو قلنا اللغات الاصطلاحيه لكان دورا كيف هو دور يقول الاصطلاحي طيب لما توا الاصطلاحي على تواضع الناس على وضع لغه يتكلمون بها لما اشتدت الحاجة إلى ذلك فقيل لهم كيف تواضعوا قالوا قعدوا كده مع بعض واحسوا بحاجتهم إلى الكلام فنادى بعضهم بعضا ووضعوا كلاما يتفاهمون فيه فيما بينهم وعلموه لمن بعدهم طب لما نادى بعضهم بعضا نادوا ازاي ولما جم يتفقوا اتفقوا ازاي ها اما بلغه توقيفيه فرجعنا الى التوقيف او بالصراحه كان بينهم من قبل طب هذا الصراحه الذي كان من قبل من اين اتوا به نرجع لنفس المشكله اما بالصراحه واما بتوقيف ويظل الامر متسلسلا في الاصلاحات او فيه دور ان في توقيف ترتب عليه الاصلاح والصلاح هو الذي وضع به اللغه فيكون هذا دورا ممتنعا فلهذا كان الصحيح ان اللغات التوقيفيه وقيل الاصلاحيه وقيل مركبه من القسمين بعضها حصل بتوقيف وبعضها بالصلاح ثم قيل ان ابتناء اللغات الذي يحتاج اليه ضرورة ضروره التفاهم واقع بين الاصلاح والباقي يحتمل الامرين وقيل بالعكس نعم الواقع فلا عرفتم الدوره طيب يا اخواننا طبعا هذه كلمه كثيره وهي مهمه توقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء كما توقف الالف على الباء والباء على الالف والدور نوعان معي واقتراني وليس هذا موضع بحثه وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض اما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي القاضي اي اخواننا المساله دي من حيث الامكان العقلي كلا القولين جائز وان يكون كل لغاتها توقيفيه وكلها اصطلاحيه أو يكون بعضها توقيف وبعضها اصطلاحيه ده كل كلام جائز ولكن لا تشغلوا اذهاننا باشياء لم بن عليها عمل وشاء فضيه ولا دليل عليها من عقل ولا نقل قالوا لا عندنا دليل من أدلة النقل قول الله قول الله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها قال القاضي لا خلق العلم في الانسان بدلالته على مسمياتها وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجه ويتبعه الباقون فيعني المساله جائزه في صورها قال الطوفي رحمه الله ان هذه المساله من رياضات هذا العلم وليست من ضروراته عباره رشيد هذه العبارة من هذه مسألة من ضرورات من رياضات هذا العلم يعني تروض بها ذهنك الناس بيقول لك الناس القدام كانوا اذكياء جدا ويحبون رياضه الذهن والتوسع والتدقيق فهذه المسألة ولها اشباه هي من رياضات العلم وليست من ضروراتي. يعني لو جهلت هذه المساله لن تضرك في علم الاصول هنا ياتي التجديد لو اردت ان تجدد يبقى انت هاضم للعلم وفاهم ما الذي له مدخل وما الذي ينبني عليه عمل وما الذي ينبني عليه عمل وبعدين ما تجيش ما تجدد بعد هذا الفهم تترقع على العلماء وتقول كانوا عادين فاضيين وعندهم طرف علمي لا القوم كان عندهم اذهان حاده وعندهم علوم متداخله فيدخلون بعضها في بعض ولهم حججهم ولهم اسباب ونتجعاتهم يذكرون هذه في هذا العلم فمثل هذه المساله يصح ان قال ليس لها أهمية في علم اصول الفقه يصحا يستغنى عنها في علم اصول الفقه نعم ويجوز ان تثبت الاسماء قياسا كتسميه النبيذ خمرا كقياس التصريف ومنعه ابو الخطاب والحنفيه وبعض الشافعية والكلام بسم الله الرحمن الرحيم هذه المساله مساله القياس في اللغة وليس في الشرع القياس هنا في المباحث اللغويه قال ثم قال يعني القاضي يعقوب من أصحابنا ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسميه النبيل خمرا كقياس التصريف أولا ليس الخلاف في أسماء الاعلام كزيد وعمر فان هذه لا قياس فيها يعني لن ارى شخصا يشبهك فاسميه زيدا كما سميتك زائدا او عمرا كما سميتك عمرا وليس الخلاف ايضا في اسماء الصفات كعالم وقادر وسام سامع نحو ذلك اذ هذا متفق على امتناع القياس فيه اولا فان في الاعلام انها ثابته بربع الواقع فلا قياس فيها ولا يلاحظ فيها المعنى واسماء الصفات انما سمي الشخص ثقيل في عالم أو قادر أو كذا لاجل المعاني الصادرة منها والقائمه بالشخص الذي وصف بهذه الصفات فليس لاحد ان يقول زيد إنسان فانا احكم على كل انسان بان اسمه زيد وليس لاحد ان يقول مثلا عمرو عالم وهو رجل من المنوفين فكل رجل رجل منوفي عالم دول جبت من الحكم ده يقول لك من القياس عمرو عادل وعمرو منوفي يبقى كل علماء نقول هذا غلط لا يصح صح اذا كان تقول هذا انما وهذا لا خلاف فيه بين العلماء يعني قياس باطل انما النزاع هنا في الأسماء الكليه اللي الأجناس اسماء الاجناس والانواع التي وضعت لمعاني في مسمياتها تدور معها حيث تدور تدور مع وجودا وعدما كالخمر الخمر اصلا وضع لعصير العنب في اللون فهذا الاسم اشتمل على وصف اللي هو الخمر ليس اسما جامدا بل هو اسم مشتمل على وصف ونحن نعتقد أن هذا الوصف موجود في شيء آخر غير عصير العنب يعني الخمر يخمر العقل يخمره يغطيه فإذا وجدنا نبيذا اللي هو من غير عصير العنب وهو مسكر يغيب العقل ويخمره فإننا نطلق عليه ايه خمرا ويسمى النبيذ حينئذ خمرا ويدخل في الايه في قول تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بالايه بنص الايه انما الخمر والميسر غير من يمنع القياس قد يقول انا ايضا اقول بتحليل النبيذ ولكن بالقياس على الخمر ولا اسميه خمرا فاينتم الفرق بين القولين يعني من يقول بالقياس يقول هذا الاسم وضع له معنى لان اسماء كل اسماء الاجناس والانواع التي وضعت لمعاني تدور مع مسمياتها فاقول هذا موجود في غير عصير العنب موجود ايضا في التمر موجود في التفاح موجود في العسل موجود في كل نبيذ فانا اسميه خمرا قياسا على عصير العنب واجعل الايه تتناوله بنصها وليس بالقياس عليه هذه هي المساله المذكوره و كذلك في السارق والنباش ونحو ذلك مما ذكره العلماء في التمثيل لهذه المساله نعم والكلام هو المنتظر قالك قياس التصريف يعني كما يجوز ان الأسماء نثبت الاسماء قياسا كما نثبت في قياس التصريف يعني العرب صغروا مثلا صغروا الاسم الذي على الثلاثي على فعيل ولكن ليس كل اسم ثلاثي نطق به العرب مصغرا ولكن نحن نقيس على ما صغروه ونضرب القاعدة فكذلك هنا لا فرق ومنعه ابو الخطاب والحنفية وبعض الشافعي نعم والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة معتمده على المقاطع وهي الحروف نعم الكلام هو المنتظم من الاصوات الاصوات جمع صوت والصوت عرض مسموع وكلام منتظم يعني كلام مؤلف أو مركب الكلام بالفتح فتح الكاف غير الكلام والكلام أما الكلام فإنه الجرح الجراح جمع كلمه الجرح كلم كلام كما قال ابن يعيش لانه يكلم القلب يعني يجرحه جراحات الاسنان لها الكئام ولا يلتام ما جرح اللسان الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعه المعتمد على المقاطع وهي الحروف وهو جمع كلمه وهذا غريب انا لا اعرف انه وجه كلام ليس جمع كلمة انما تجمع الكلمه على كلم وتجمع على اا كلم لي صدر لكن لا ادري من اين اتى المؤلف رحمه الله بجمع ان الكلام جمع كلمه قال ودمع كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى اللفظ هو الصوت المشتمل على حرف من حروف الهجاء الذي اوله الألف واخرها الياء المشتمل على بعض الحروف الهجائيه واللفظ الموضوع خرج به اللفظ المهمل اللي هو لم تضعه العرب لان اللفظ اما اما مهمل واما مستعمل فالمهمل مثل دايز مقلوب زيد والمستعمل مثل زيد وعمر جاء خرج كذا وضعته العرب لمعاني فاضطرت العرب لمعاني وقوله اللفظ الموضوع الموضوع اسم مفعول من وضع شيء يضعه فواضع الشيء موضوع والموضوع هو الذي جعل بإذاء المعنى او دليلا على المعنى لان الوضع جعل اللفظ بإذاء المعنى او دليلا على المعنى وقال اللفظ الموضوع لمعنى المعنى ما يقصد باللفظ المعنى هو الشيء الذي وضعه اللفظ او ما يقصد باللفظ كان او مجازا وخص اهل العربية الكلام بالمفيد المراد باهل العربيه هنا النحاه يعني ما اطلاق العام واراده الخاص الكلام بالمفيد المقصود فائدة تامة يحسن السكوت عليه فائده تام يعني يفيد الكلام السامع فائده تامة. سواء كانت جديدة أو غير جديره على الصحيح وخرج بذلك الفائده الناقصه التي لا تدل على شيء كامل مثل ان يقال مثلا جاء او يقال زيد ويسكت من الذي جاء لا تدري طيب زيد ما له زيد سكت قال زيد عرفنا ان في شخص اسمه زيد لكن زيد ما مريض قائم قاعد عالم جاهل لا ندري فالكلام ليس تاما هذا كلام ناقص فلا يسمى كلاما عند اهل اللغه عند النحاه لان مثل ما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد وضرب لهم مثالا بقوله استقم كاستقم كذلك الفائدة التركيبيه التي تكون في الجمل مثل الجمله الشرطيه إن جاء زيد وسكت ان جاء زيد هذا لا يسمى كلاما وان سمي كلمه لانه ثلاث كلمات قال وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدا وخبر يعني الكلام شرطا ان على مسند ومسند اليه اما فعل وفاعل واما مبتدا وخبر يعني اما ان تركب الكلام من اسمين او فعل واسم لكن لا يمكن ان يكون من فعل وفعل ولا يمكن ان يكون من فعل وحرف لا بد من مسند ومسند إليه وغير المفيد كلمه هذا في قصور غير المفيد كلمه في بعض صور لان هناك ما ليس مفيدا وليس كلمه أيضا للكلم ما تركب من ثلاث كلمات فاكثر أفاد او لم يفد وغير المفيد منه الكلم ومنه ومنه ما ليس كلمة وبين الكلام والكلم عموما وخصوصا وجهي يجتمعان في موضع وينتشر كل منهما في موضع فاذا كان عندنا ثلاث كلمات مفيدة فإنها كلم وكلام قد قامت الصلاة صح قد وقامت الصلاة هذا كلام وكلام كان ثلاث كلمات غير مفيده ان جاء زيد فهو كلمه وليس كلاما واذا كان أقل من ثلاث كلمات مفيد زيد عالم فانه كلام وليس كليما فبينهما عموم وخصوص وجهي فقول غير المفيد كلمه ليس على الاطلاق غير مفيد كلم ولكن ايضا من الكلم ما هو مفيد يعني ليس كل ما كان كلمه فغير مفيد وليس كل غير المفيد كلم لان عندنا غير مفيد وليس كلمه مثل ان يكون كلمه واحد غير مفيد مع ذلك هو ليس كلمه فلهذا هذا التعبير فيه قصوف فان استعمل في المعنى الموضوعي له فهو الحقيقة الاستعمال اطلاق اللفظ وإرادة المعنى اطلاق اللفظ واراده المعنى قلنا ان المعنى هو المقصود باللفظ ما يقصد باللفظ حقيقة كان او مجازا فان استعمل في المعنى الموضوعي له فهو الحقيقة يعني استعمل في وضعه الاول سبق البحث في الحقيقه والمجاز أمس إن كان بوضع اللغه فهي اللغويه أو بالعرف فالعرفيه كذابه لذوات الاربعه او بالشرع فالشرعيه كالصلاه والزكاه انكر قوم الشرعي الحقيقة ثلاثة ثلاثه الحقيقة الحقيقه المستعمله في موضوعه الاول ثلاثه انواع حقيقه لغويه وحقيقه شرعيه وحقيقه عرفي هذا المعتمد عند اهل العلم ان الحقيقه اللغويه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا في اللغة يعني الوضع اهل اللغة أو تلقيه اللغة اللغات التوقيفيه مثل ما قلنا لكنه وضعه هنا وضع لغوي وليس وضعا شرعيا ولا وضعا عرفيا مثل الأسد الاسد وضع في اللغة على الحيوان المفترس فاذا اطلقنا الاسد على الحيوان المفترس كان هذا حقيقه لغويه فهم المعنى من وضع اللغه الحقيقه العرفيه تنقسم الى عرف عام وعرف خاص العرف العام هو الذي ليس له واضع معين العرف الخاص هو الذي له واضع معين من طائفه مخصوصه كالنحاه والمناطقة والاصوليين يتفقون مثلا ان الفاعل الفاعل عند النحاه ليس والفاعل في الصلاح اهل اللغه فهذا عرف خاص للنحاه يعني مثلا اذا قلت زيد قائم تقول زيد في اللغه ايه فاعل في اللغة مش في النحو لكن في النحو وابتدا لا يمكن تقول زيد فاعل في النحو لكن في اللغه زي تقول زيد قائم مين اللي تصرف بالقيام اقام به الفعل هذا زيد فاعل عند اهل اللغه ليس فاعلا عند اهل النحو فلهذا نقول ان هذا عرف خاص الفاعل له حقيقه عرفيه عرف وهذا العرف عرف خاص ليس عرفا عاما لكن عرف عام مثل تطلق على ذوات الاربع عند عموم الناس وليس له وضع معين فهذه حقيقة عرفيه كدابه لذوات الاربع وهذه الحقيقة العرفيه تكون مجازا لغويا لماذا لأن اللغة الدابه لكل ما يدب على الارض ذوات الاربع وغير ذوات الاربع اثنين وكل حاجه يعني اذا قال أهل اللغه اذا قال اهل العرف هذه عندنا فقد يكون مجازا عند اهل اللغه وكذلك الشرع الشرع وضع اشياء هي حقائق لغويه هي حقائق شرعيه وتكون مجازات في اللغة فإن الصلاة في اللغه في الدعاء وعند اهل الشرع العباده المعينه التي هي مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم فهي حقيقة شرعيه في هذا المعنى وهي مجاز لغوي وهي اذا اطلقت بمعنى اللغوي تكون عند اهل الشرع مجازا وليست حقيقه فينظر في الحقيقه بحسب الوضع اذا كانت بوضع اللغه حقيقه لغويه واذا كان بوضع الشرع فهي شرعيه اذا كان بوضع اهل العرف فهي عرفيه يبقى الحقيقه اللغويه اللفظ المستعمل في موضعه اولا بوضع العرفيه اللفظ المستعمل في موضعه اولا بوضع العرف سواء كان عاما او خاصا والشرعيه اللفظ المستعمل في موضعه اولا بوضع الشرع قال وانكر قوم الشرعيه وانكر قوم الشرعيتها هذه مسألة مهمة وساافرها بكلام لماذا اشرها بكلام لأن هذه مساله مبني عليها بدعه القول في الإيمان بالإرجاء هذه مساله مبني عليها قضيه الإيمان هو التصديق لان الايمان في اللغة هو التصديق ولا الايمان الشرعي نعلم ان الايمان الشرعي ليس هو التصديق فهذه مثلا بن عليها الخلاف بين اهل الارجاء وبين اهل السنه فيما يتعلق بتعريف الايمان مساله مهمة ومحل النزاع فيها هو في الأسماء الشرعيه ليس في الافعال ولا في الحروف فلا يوجد فعل شرعي ولا حرف شرعي انما الكلام في الأسماء الشرعيه ثانيا صرح الدركشي في البحر المحيط بان الخلاف يض محل اذا حقق الامر وذلك انه متفقوا على أن الأسماء الشرعيه يستفاد منها في الشرع معنا زائلا عن اصل وضع اللغة لكنهم مختلفوا في تلك الزياده يعني هم مسلمون ان الشرع له في هذا اللفظ له في هذه الكلمه وفي هذا الاسم معنى غير المعنى اللغوي لكن اختلفوا في هذه الزيادة هل تجعل الأسماء موضوعه كالوضع الاستدائي من قبل الشارع كما تقول المعتزله أو هي مبقات على الشرع او هي مبقاه على الربع اللغوي والشرع إنما تصرف في شروطها واحكامها هذا موضع الخلاف فاذا قلنا ان الشرع تصرف فيها فإن الاسماء التي نقلها الشرع من اللغة إلى الشرع على ثلاثة اقسام احدوها ما زاد فيه الشرع من كل وجه كالصلاه الصلاه في الشرع زائده عن الصلاه في اللغه من كل وجه لان في اللغة الدعاء فقط وفي الشرع اقوال وافعال وقراءه يعني قراءه وركوع وسجود ودعاء واذكار يعني اشياء أكثر بكثير من اللول الثاني ما نقص فيه الشرع من كل وجه فإن الحج مثل الحج فان الحج في اللغه القصد مطلق القصد وهو في الشرع قصده مكه لعبادة مخصوصه قصد البيت الحرام هو الثالث ما نقص فيه الشرع من وجه وزاد فيه من وجه كالصيام فان الصيام في اللغه الامساك مطلقا خير الصيام وخيل غير صائمة لكن في الشرع هو امساك مخصوص يبقى هو أنقص من المعنى اللغوي صح لكن يزيد أيضا بايه بالنية يعني امساك معنوي ففيه زياده من وجه وفيه نقصان من وجه آخر هذه ضروب التغيرات التي تدافع في الشرع ثالثا النزاع في هذه المساله هو في الالفاظ التي وضعها الشرع لتدل, لتدل على معان جديدة بلا قرينه فهي حقائق شرعيه مثل الصلاة والزكاه والصيام واما مصطلح عليه المتشرعه واهل العلم فانها حقائق عرفيه وليست شرعيه وهذا نبهت عليه من قبل ان هناك فرق بين المعنى الشرعي والمعنى العرفي الاصطلاحي اختلف العلماء في هذه المساله على سته اقوال مسائل الأسماء الشرعيه القول الأول إنها واقعة منقولة يعني الأسماء الشرعيه واقعة في الاصراحات الشرعيه غير الاصراحات اللغويه وهي منقولة, منقوله منقوله من وضع اللغه وهذا الذي عليه الائمه الاربعه واكثر العلماء ونسب الى الفقهاء قاطبه اختاره امام الحرمين والغزالي والرازي وابن تيميه وغيرهم وذلك لانه لا يمتنع وضع الشارع اسما لمعنى أن الشرع يضع اسما لمعنى لان دلاله على اللفظ على المعنى ليست ذاتيه ولا يجب أن يكون هذا الاسم لهذا المسمى فيجوز ان يبدل وان يغير ولهذا ترى ان يطلق الشارع اسما لمعان لا تعرفها العرب وساره لشبه من معنى الاسم لغه اصحاب هذا القول قد يعبرون بان الحقائق الشرعيه مجازات لغويه يعني من يقول يقول واقعه ومنقوله منقوله من الوضع اللغوي واما نعبر بأنها مجازات لغويه لكنها حقائق يعني لها لها في المعنى اللغوي معنى اخر غير المعنى الشرعي فهي مجازات لغويه وان كانت حقائق شرعيه يعني في استعمال ال اشار صارت حقيقة واشتهرت بهذا وليست موضوعات مبتدئه يعني لم يبتدئ الشرع وضع الصلاة وكان الصلاه الموضوع هذه لا علاقه لها بالصلاة عند أهل اللغة التي هي الدعاء لا لها علاقه في نقل نقلناها من معنا إلى معنى آخر اما زدنا او نقصنا وزدنا من وجه ونقصنا من وجه وبعضهم يعبر بأن الشارع استعملها مجازات ثم صارت بعد شهرتها حقائق شرعيه لكنهم على كل حال ينفون قولا المعتزله بأن هناك نقلا بلا علاقه لان المعتزله يقولون نقلت من غير علاقة بين المعنى اللغه والمعنى الشرعي وينفون أيضا قول من قال إن الشارع تصرف فيها مطلقا سواء سمى هذا التصرف نقلا مع وجود علاقه او لم يسمى القول الثاني إن الحقائق الشرعيه والدينية موضوعات مبتدئات ابتدأها الشارع ولم ينقلها عن الحقيقة عن الحقائق اللغويه هذا قول المعتزله فليست حقائق لغويه مجازات شرعيه بل هي حقائق شرعيه لا علاقه لها بالحقائق اللغويه وهذا قول المعتزله والخوارد وانبنى على هذا بدعتهم في تفسير الإيمان لانه معيديه ويقابلهم ايضا مرجئه في بدعتهم تجاهل الايمان الشرعي هو التصديق فقط واختلف النقل عن المعتزله في تفسير الدينيه فمنهم من علق باصول الدين ومنهم من جعلها في باب الاسماء والاحكام كالمؤمن والفاسق والمصلي وغير ذلك القول الثالث في المسألة ان النقل وقع في الشرعيه لا في الدينية القول الرابع ان الحقيقة اللغوية باقيه ولكنها زيدت شروطا فهي حقيقة لغويه مجاز شرعي وهذا قريب من القول الأول القول الخامس إن الشارع لم ينقل شيئا من الاسماء اللغويه إلى معان شرعيه ولا خاطب الأمة إلا باللسان العربي ولا ولا اجرى سائر الاسماء والتخاطب إلا ما كان جاري عليه ضوء اللغة وهذا قول الاشاعره واختاره القاضي الباقلاني ونسبه إلى أهل الحق اللي هو يعني بهم الاشاعره وجميع سلف الأمة من الفقهاء وانكر على مخالفيه ووافقه امام الحرمين اولا في التلخيص ثم خالفه بعد ذلك في البرهان قال شيخ الاسلام في تفسير قول الباقلاني وموجود هذا الكلام موجود عند الباقلاني في التقريب والارشاد قال وحقيقة مذهبي ابن الباقلاني أن الصلاه ليست تسمنا للأركان وانما هي تسم لمجرد الدعاء لكن قيل لنا في الشريعه ضموا إلى دعائكم كذا وكذا يعني صلوا يعني ايه ادعوا وضموا إلى الدعاء شيئا اخر وليس صلبه معنى اصطلح عليه الشرع انه يعني جعله حقيقة شرعيه مجازا لغويا ودعوا على وضعوا على حال دون حال والصوم الانساك كانه قيل لنا امسكوا من وقت الى وقت وضم الى الامساك النيه فالقيود واجبه في الحكم غير داخلة في النص وهذا خطأ قطعا وجمع امام الحرمين على هذا القول تشنيعا شديدا في البرهان القول السادس في المساله هو التوقفات سيار الاملدي على عادته انه يتوقف كثيرا رحمه الله فيه الاحكام قال بعد أن عرض الاقوال في هذه المساله واذا عرف ضعف ماخذ ضعف من الجانبين يعني الماخذ هنا ضعيف ونا ضعيف فالحق عندي في ذلك إنما هو امكان كل واحد من المذهبين ما عنديش ترجيح يعني واما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غير تحقيقه وهذا يعد من يعني انصاف يعد انصافا يقول انا والله عرضت لك الاقوال والحجج وعوز الحق عسى أن يكون عند غيري معرفه الحق معنى رجل استوعب الحجج في المسألة رحمه الله هو راجح قول الجمهور ان الشرع استعمل هذه الاسماء اللغويه مجازات ثم اشتهرت اتصارت حقائق شرعيه وهي لها في اللغة معنى آخر ويكون هذا القول كما سمعتم قول الجمهور اهل العلم من الاصوليين وعليه السلف خلافا للمعتزله والخوارج والا اشعريه ايها اخواني وانكر قوم من وقالوا اللغوي باق والزيادات شروط وكل يتعين باللافظ فمن اهل اللغه يتعلق باللفظ هو اللفظ قلنا انه وضع لمعنى ثم نقل في الشرع الى معنى ثاني لمناسبه بينهما وغلب استعماله في المعنى الثاني يكون منقولا شرعيا على الصحيح طيب كل نتعامل باللفظ يعني اعرف ان الصلاه دعاء ولا صلاه اللي هي عباده كيف أعرف هذا يقول انظر الى اللفظ ان كان المتكلم من اهل اللغه فالصلاه لغويا كان متكلم من اهل الشرع فالصلاه شرعية فالاصل في تفسير القران والسنه إذا ذكرت لفظ الصلاه ان تحمل على العباده المخصصه هذه وحملها على الدعاء مجاز شرعي وان كان حقيقة لغوي فقوله تعالى وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم أو قول النبي عليه الصلاه والسلام لما اجى رجل صرخ اللهم صلي عليه هذا دعاء وليس صلاه فحملها على هذا خلاف الاصل لقرينه وان كان لو أننا نفسرها في اللغة بالدعاء لكان تفسيرا حقيقيا حملها على الحقيقه فينظر إلى المتكلم ان كان متكل من اهل العرف فاحملها على على المعنى العرفي ويكون حقيقه عرفي كان متكل من اهل الشرع فاحملها على المعنى الشرعي ويكون حقيقه شرعي ان كان متكل من اهل اللغه فاحملها على المعنى اللغوي ويكون حقيقة لغوي وحملها على غيره مجاز يحتاج إلى قرينه تدل عليه وكل يتعين باللف فمن أهل اللغة بدون قرينه اللغوي ومع القديمه تحمل على مدلة عليه وبقرينة العرفيه فاحنا عن معنى العرف فكان عرف شرعي أو عرف عام أو خاص ومن اهل الشرع الشرعيه فالصلاه في لسان اهل الشرع هي الصلاه المعروفه وليست الدعاء ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعيه وهذا والصحيح انه صح عن انها حقائق شرعيه وان مجازات بالنسبه للغه فهي هي حقائق شرعيه منقولة عن اللغة صارت مجازا بالنسبه لاستعمال اهل اللغة وان استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز اللغة اللغة اللغة اللي هو القول اللغه الذي استعمل في غير ما وضع له لقرينا نعم وان استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقه من من العلاقة التي هذا شرط في المجاز شرط في المجاز يكون في علاقه بين المعنى اللغه الحقيقي والمعنى والمعنى المجازي علاقة يعني تربط بين المعنيين وهذه العلاقات لابد ان تكون منقوله عن العربي يعني لا يبتكر انسان علاقه جديدة ويقول هذه علاقه احمل عليها اللفظ احمل اللفظ بها على معنى كذا نقول هذه العلاقه موجوده عند العرب ولا لا هل العرب يستعملون مثلا اطلاق السبب على المسبب وهكذا من العلاقات المذكوره التي هي 23 علاقه ذكروها واستوعبوها في كتب البلاغ وموجوده ايضا في كتب الاصول المطوله فلا بد ان تكون العلاقه منقوله عن أهل اللغة يلا وهي اما اشتراكهما في معنى المشترك هذه بعض العلاقات بدا يذكر بعض العلاقات اما اشتركوا في معنى المشترك الشجاع الاسد يطلق على الرجل الشجاع ويطلق على الحيوان المفترس الحيوان المفترس حقيقه والرجل الشجاع مجاز العلاقة بينهما مشابهه الاشتراك في معنى المشترك يبقى استعاره لفظ الاسد من الحيواني المفترس الى الرجل الشجاع ومنها الاتصال باطلاق الشيء على ما يتصل به قال مثل الخمر حرام والحرام شربها هو الحرمه والحل لا تضاف الى الذوات والاعيان وانما تضاف الى المعاني والافعال فالخمر في ذاتها ليست حراما عين الخمر ليست حراما ان الحرام ايه شربها طيب حرمت عليكم امهاتكم ليس عين الأم الام يعني امي ليست حراما امال ايه اللي حرام زواج امي بالنسبه الي حرام فاذا قلت حرم الله عليك امك ليس ذاتها ولكن زواجها فريمات عليكم ما لكم اي انكاح امهاتكم وهكذا يعني يضاف إلى المعنى المعقول منه شرعا وهي علاقة اتصاج اطلاق الشيء على ما يتصل به والزوجه حلال يعني وطؤها والحلال وطؤها أو لانه سبب أو مسبب يطلق الشيء على السبب مثل ما يقولون رعينا الغيث مع انهم راعوا العشب لكن العش جعل سبب في نباتي العشب مسبب عن الغيث الذي نزل الغيث نزل فخرج العشب فاذا قالوا رعينا الغيث يعني رعينا العشب أو مسبب سقونا الاسم ثم تكنفوني يعني سقونا الخمر لأن الخمر ينشا عنها الاسم فاللغو المذكور مسبب اللي هو الاسم واطلق على الساب الذي هو الخمر ومنه اطلاق العله على المعلول مثل ان يقول القائل رأيت الله في كل شيء هذا ان قاله رجل الحلول فذا كفر واذا قاله رايت الله في كل شيء يعني رايت خلق الله وبديع خلقه فهذا معنى مجازي فلا يستعجل في الحكم على الإنسان اذا كان يعني معنى صحيح يعني رايت الشيء فاستدللت به على الله هذا معنى من اطلاق العله على المعلول لان العالم عله يستدل به على وجودي على وجود الخالق سبحانه وتعالى ومن اطلاق اللازم على المنذوم قوم اذا حاربوا شدوا شدوا دون النساء ولو باتت باطهار يعني اعتذروا النساء وشد المقذر ربهم اعتذال المراه مثل ما في الحديث كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل العشر شد ما ومن اطلاق الاثري على المؤثر كتسميه ملك الموت موتا رايت الموت عن رايت ملك الموت لان ملك الموت يؤثر باذن الله عز وجل موتا الأثر على المؤثر والمحل على الحال مثل لا يفضض الله فاك او لا فض ضفوك يعني لا فضه اسنانك لان الفم محل الأسنان فطلق ال المحل على الحال الى آخر فاما اقول لك هات المحفظه هات الكيس العربي الكيس الكيس يعني اللي جوه الكيس انا عامل ليفل كيس الكيس يعني المال الذي في الكيس واطلاق الكل على البعض يجعلونا اصابعهم في اذني معلوم يجعلونه هذا الطرف طرف الاصابع وليس اصبع كلنا تدخل في الاذن وامثله هذا كثير كثيره وعلاقات كثيره جاء عليه في كتب البلاغة وفي كتب الاصول ايضا ذكرت باستفاضه قال وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزم دون العكس المجاز فرع عن الحقيقة لان شرطنا العلاقه بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي فكل مجاز له حقيقه على الصحيح والخلاف فيه شاذ ولكن لا يلزم ان تكون الحقيقه مجاز قد يكون اللفظ لو حقيقه فقط ليس له معنى اخر لكن اذا وجد المجاز فهو على وجود الحقيقه يلزم من وجود المجاز وجود الحقيقه ولا العكس قال تنبيه الحقيقة الحقيقه إلى الفهم يعني كيف تعرف الحقيقة؟ تعرف الحقيقه بأشياء بأمارات أهمها انها المتبادره إلى الفهم عند الاطلاق والتجرد عن القرينه فانني اذا قلت رايت أسدا يتبادر إلى الذهن من غير اي تقييد الحيوان المفترس فاذا قلت اردت رجلا شجاعا لابد من قيد قيد اسدا في ميدان القتال طيب رايت بحرا يبقى رجل كريم ولا البحر المائل لو في البحر ركبت البحر رايت بحرا خلاص انت هتحمي البحر الابيض ولا البحر الاسود ولا البحر الاحمر لكن لو رايت بحرا لا اعني رجلا جوادا كريما هذا يحتاج الى قدين جاءني اليوم بحر ازاي البحر جاء لك يعني جاءني فاكرمني وهكذا نبدا من علاقه قال ويصح الاشتقاق من ايضا من علامات الحقيقه ان يصح الاشتقاق منها بخلاف المجاز وهذا قول من الاقوال يعني اعتمده هو والا في الصحيح في المذهب أنه يصح الاشتقاق من المجاز كذلك والدليل الاستعاره التبعية الاستعاره التبعية تقع في غير اسماء الاجناس كالافعال والصفات ومنه قول الله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب فاستعاره السكوت اللي هو المصدر ثم بعد ذلك استعمل الفعل سكت الغضب يعني توقف الغضب أو انتهى الغضب ثم تبعيه لانها تجري في المشتق بعد جريانها في المصدر في الأصل كان جالدا في المصدر ثم جرت في المشتقات بعده وهي تقابل الاستعاره الأصلية عند اهل البلاغه قال يصح الاشتقاق منه من الحقيقه يعني دون المجاز قلنا الصواب انه يصح الاشتقاق من المجاز كذلك وأما على القول الأول فمثل ما قال الغزالي رحمه الله قول الله تعالى وما امر فرعون برشيد الأمر هنا ليس هو القول الدال على الطلب وانما هو الفعل فلا يقال آمر ومأمور في هذه الصيغه الصواب أنه يشتق من المجاز كما يشتق من الحقيقة عليه اكثر اهل العلم ودليله الاستعاره الكببيه ليتجرد المشتق بعد أن جرد في المصدر والا ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقه ولا اجمال لاختلال الوضع به فهو لم يذكر علامات المجاز لكن من اشهر علامات المجاز علامات كثيره من اشهرها صحه فيه وقلنا ان المعنى في صحه نفيه صحه في حقيقة اللفظ اللغويه فمثلا اقول البليد ليس بحمار يعني بالمعنى الحقيقي لكنه حمار بالمعنى المجازي ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقه ولا اجمال يعني إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة ولا يقال بالاجمال الاجمال يعني عدم وضوح المعنى ابهام فبدا كان اذا اذا سمعت سمعت كلمه أسد هل هي مجمله انا متردد انها حيوان مفترس ولا رجل شجاع لا ده انا قلت ان المتبادر نسبه من الشجاعن المتبادر الى الفهد هو المعنى الحقيقي فلا يقال بالاجمال في الحقيقة والمجاز والا اختل الوضع لهذا قالا ولا يقال بالاجماع فالحقيقه والاجماع لاختلال الوضع بي يعني الحكمه التي من اجلها وضعت اللغه وهي الافهام ستختل احنا وضعنا اللفظ ليدل على معنى فالاسد وضع ليدل على معنى لو أنني كلما سمعت أسدا فهمت المعنى المجازي او على السواء يبقى ما وضع هذه الكلمه اصلا يختل وضعه حينئذ فان دل على معنى واحد هذا تقسيم لللفظ من حيث دلالته يعني في قوه الدلاله ينقسم الى نص وظاهر نقول وجه هذا التقسيم الذي ساذكره المؤلف رحمه الله ان اللفظ اما ان واحدا فقط او اكثر اللفظ اما ان معنا واحدا فقط او من معنى فالاول اللي يحتمل معنى واحدا فقط هو النص والثاني ان كان يحتمل معنيين فاكثر اثنين وثلاثه واكثر وهو وهو أظهر في واحد من معانيها فهو الظاهر الا فهو مجمل يبقى التقسيم الان ثلاثه اللفظ اما ان يوضع لمعنى واحد لا يحتمل غيره فهو نص او يوضع لاكثر من معنى اثنين في اكثر والحاله الثانيه اللي هي لأكثر من معنى اثنين في اكثر اما أنه يكون اظهر في واحد من هذه المعاني فهو الظاهر والا اذا كان مست... متساويا فيها كلها فانه مجمل هذا خلاصة التقسيم الذي ذكر وقل فان دل على معنى واحد من غير احتمال الغلف هو النص العلماء لهم في النص ثلاثه الالون في النص فيه ثلاثه اطلاقات يطلقونه بثلاثه معاني الاول هو الذي ذكره هنا ما دل على معنى قطعا يعني معنى لا يحتمل غيره كاسماء الاعداد 10 و20 ومنه قوله تعالى تلك عشرة كامله وقوله فجلد كل واحد منهم 100 جلده هذا نص ليه لا يحتمل الا معنى واحدا الثاني ما دل على معنى قطعا وان كان يحتمل غيره كصيغ الجموع صيغ الجموع تدل على معنى وهو اقل الجمع بلا اشكال قطعا تدل على اقل الجمع لكن هي 10 عشر ولا 20 ولا 15 تحتمل فهي نص في شيء معين وان كان تحتمل الزيادة عليه فالفاظ الجموع اذا قلت رايت المسلمين او رايت اليوم رجالا او داني رجال او اعطني دراهم فهي تناولت اقل الجمع اللي هو 2 او 3 على الخلاف قطعا لكن ما زاد على الاقل الجمع في احتمال فايضا يطلق الجمع يعني يطلق على هذا اللفظ النص باعتبار انه تناول بعض معناه قطعا ولا يحتمل غيره الثالث في اطلاقات النص عند اهل العلم ما دل على معنى كيف, كيف كان هذا المعنى يعني كيف كان يعني دل دلاله قطعيه ولا دلاله ظنيه ولا غير ذلك اسم نص وهو الذي يستعمله الفقهاء مثل قولهم دل على هذه المساله النص والقياس مثلا فان مرادف بالنص هنا اعم من أن يكون لا يحتمل معنى واحدا لا يحتمل إلا معنى واحدا اعم من ذلك مرادهم ما دل بالنص أو بالظاهر يعني صراهم هنا اعم يقولن دل النص على كذا مراد دل القران او السنه وليس مرادهم دل الذي لا يحتمل الا معنى واحدا فهذا اطلاق ايضا من اطلاقات اهل العلم في النص وهو الاشهر في استعمالات الفقهاء والنص مشتق قال وافوا ظهور والارتفاع يعني النص في اللغة هو الشيء الظاهر المرتفع ومنه منصه العروس لانها ظاهرة على سائل النساء العروس قاعده في الكوشة فوق هذه المنصه لانها ظاهرة وكذلك النص ظهر وارتفع بانه شريف في الدلالة لانه لا يحتمل الا معنا واحدة قال وقد يطلق على الظاهر يعني استعمل النص سيطلق على الظاهر والظاهر هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره يعني لفظ له معنيين له معنيان فأكثر هو في أحدها اظهر المتبادر شيء معين من هذا اللفظ وان كان يحتمل احتمالا ضعيفا ان يكون غير هذا المتبادر فقد يطلق النص على الظاهر قد يطلق على الظاهر لكن عندما تقول النص ظاهر فالعطف يقتضي المغاير وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره هل وجه اطلاق ان الارتفاع والظهور حاصل في الظاهر ايضا لانه يدل على أحد احد معانيه دلالة اقوى من دلالته على غيره فالقدر المشترك من النص والظاهر هي ايه انه يفهم منه معنى وان الظاهر في أحد المعاني وان كان الظهور في النص اقوى من الظهور في الظاهر واكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى يعني الظاهر اكثر ما استعمل بين الفقهاء بمعنى بهذا المعنى الذي ذكرناه اللي هو يحتمل اكثر من معنى هو في احدها أظهر فان عضد الغير دليل يغلبه لقرينه او ظاهر اخر او قياس راجح سمي تاويلا يعني يقول الاصل أن يحمل الظاهر على المعنى المتبادر منه ولا يجوز حمل اللفظ على غير المتبادر منه إلا بقرينه أو دليل خارجي وإلا كان تاويلا باطلا فاشدا وهذا مجمع عليه بين العلماء العجب يا اخواننا ان انا احن كلاما ثم يسالني بعض الاخوه بعد الدرس ف يعني اتعجب من من هذا السؤال يعني امس او اول امس واحد بيقول ان انا قلت ان الاشاعره لهم دليل على تاويلهم والمعتزله لهم دليل على تاويلهم انا قلت كل من اول فانما اول لدليل لكن هل هذا الدليل معتبر ولا غير معتبر هو هذا الذي ينظر فيه لكن لو قلنا الاشاعره لهم دليل على تاويلهم على دليل معتبر يبقى احنا بنرد عليهم ليه ونبقى اشاعره احنا كمان ما صح والمعتزله كمان ماشيين صح والروافض وكل من يؤول وتظن ان احدا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا وعنده شبهه الدليل هنا حتى يطلق على الشبهه يعني عنده شبهه ودليل فانا لم اقل ان الأشاعر يؤولون بدليل صحيح وإلا ما رد عليهم اهل السنه ومن فهم ذلك فليراجع فهمه المقصود ان لا يجوز حتى عند الاشاعره والمعتزله وغيرهم لا يجوز عند أحد من اهل العلم ان يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل هذا الظاهر قد يقال ان هذا الظاهر صار مرجوحا ودليل كذا فوافقك وخالفك لكن انا مش حق للظاهر ولا انا لن احمل الارض على ظاهري لمجرد الهوى والشهوه محدش محدش بيقول كده والاشاعره بيصرفوا النصوص عن ظاهرة في اسماء الله وصفات لهم ما يهمونه دليلا ونحن نناقشهم في ذلك لكن لو كان هذا الصرف من غير دليل الى شيء تهواه النفوس كده من غير اي دليل لكان محرما باطلا وربما كثروا به ولذا نحن نقول اذا كان الذي صرف إليه اللفظ وهذا الذي يقع من الاشاعره غالبا صرف اليه معنا تحتمله اللغة نقول هذا التاويل باطل اذ لا دليل على الحمل على هذا المعنى المجازي لكن أنت مطالب في التاويل بأمرين الامر الاول أن تدل على أن هذا المعنى الذي نقلت اليه اللفظه من الظاهر نقلت اللفظه من الظاهر اليه انه معنى من معاني هذا اللفظ يعني يصح ان يطلق اللفظ عليه ثانيا ان تاتي بالدليل الذي جعلك تصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح يبقى انت مطالب بحاجتين في التاويل أن ان المعنى الذي صرفت اليه اللفظ يحتمله اللفظ ولو احتمالاً مرجحا من حيث الاصل ثانيا ان تقول عندي دليل يجعلني أصرف اللفظ عن ظاهره إلى هذا المعنى المرجوح حينئذ يكون التاويل تاويلا معتبرا شرعا يكون تاويلا صحيحا ويكون هذا مؤولا واما بغير دليل فإنه تاويل باطل قال فإذا عضد الغير دليل يغلبه لقرينه يعني عضد المعنى المرجوح دليل آخر يجعله أرجح من من المعنى الظاهر والضعيف قد يتقوى لا تخاصم بواحد اهل بيت فضعيفان يغلبان قوية فعضد الضعيف معنى أو دليل أو نحو ذلك قواه وجعله اقوى من القوي فيصرف اللفظ اليه حينئذ قال لقارينه او ظاهرنا ضرب مشانه القرينه بالمناظره التي حصل بين الإمام احمد وشيخه الإمام الشافعي رحمهما الله فإن الشافعية رحمه الله حمل قول النبي عليه الصلاه والسلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال الشافعي لا يحرم على الكلب أن يعود في قيئه فلا يحرم على الرجل أن يعود في هبته بقياس قال الإمام احمد هو صحيح الظاهر تشريع القضيه هذا قال الامام أحمد ولكن او ولكن اول الحديث ماذا ليس لنا مثل السوء فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه نفى عنا هذا المثل فلا يجدر لاحدا أن يكون في المثل الذي نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا حمله الامام احمد على التحريم بالقرينه وان كان الاصل لولا هذه القرينه انه يحمل على ايه على الكره والشان لا يعترض المثال أو ظاهر آخر ايضا قد يكون عندنا مش في نفس اللفظ قرينه لا دليل اخر يعني اما أن تحمل اللفظ على المعنى المرجوح لقرينه في اللفظ مثل هذا الحديث ليس لنا مثل في نفس الحديث ليس لنا مثل سوى او مثلا في قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فان المراد من الاستعاذة أن لا يحضرك الشيطان حل القراءة وان كان ظاهر اللفظ انك إذا انتهيت من القراءة استعذت إذا قرات تستعذ لكن المعنى استعذ قبل القراءة ما الذي جعلنا نحمله على هذا هو المعنى المرجوح وليس المرجوح مرجوح من حيث الاصل لكنه صار راجحا بالدليل لأن المراد بالاستعانه ان لا يحضرك الشيطان حان القراءه ثم فعل النبي على الشيطان من وجه اخر فانه كان يتعوذ قبل القراءه وقد يكون عندنا ظاهر آخر يجعلنا نحمله يعني دليل اخر منفصل وليس خلينا متصله مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم فإن الميته تطلق على الجلد واللحم فهذه الايه بظاهرها تدل على تحريم استعمال الميته جلدها تحريم استعمال الميتة جلدها ونحمها ثم قال الحنابلة بجواز استعمال الجلد بعد الدبغ في يابش من حيوان طاهر في الحياة وقال غيره من الجلده اذا دبغ يصح مع ان الايه في ظاهرها تدل على التحريم جلدا او لحما لكن قال قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا دبغ الاهاب فقد طهر ده يستدلون به وحديث شات ميمونه هلا اخذتم اهابه فانتفعتم به دليل اصحابنا ولم يقلوا بالطهاره وانما يستعمل فيابس في يعني حل الانتفاع لكن لا يطر جد ميته المذباغ عندنا فجاز استعماله ان كان الاصل في الايه انه لا يجوز استعمال لا للجلد ولا للحم ولهذا في الخمر لما لم ياتي مخصص ولم ياتي قرينه يجعلنا نحمله التحريم على صورة دون صورة حرم استعمال الخمر في الشرب وفي العطور كالكحولات ونحوها لان الله قال فاجتنبوا لم يقل اجتنبوا شربه فقط يحمل على اجتناب شربه واجتناب استعماله وهكذا وكذلك إذا كان عندنا قياس راجح إذا كان عندنا قياس راجح يجعلنا نصرف اللفظ عن ظاهره الى غيره فانه ثم تاويلا مقبولا ايضا مثل قوله تعالى اذنيت والزاني فجرده كل واحد منهما جلد هذه قد تحمل أو هي في الظاهر تدل على أن كل زاني وكل زانيه الذي هو ال هذه موصلا الذي زنى والتي زنت وهي من أدوات العموم فتدل على ان العبده والحرره يجلدان 100 جلد ثم راينا العلماء يقولون يجلد العبد 50 جلده بالقياس على على الامه في قول الله تعالى فاذا احصن فنتانا بفاحشه فعنيه النص على المحصنات من العذاب والعبد كالامه بجمع الرق فقيل بتنصيف الحد عليه وخرج من عموم الايه بهذا القياس وان كان يعني حملوا الزاني على الحر والزانيه على على الحره واخراج العبد والامه خلاف الظاهر ولا لا خلاف الظاهر لكن دل عليه دليل وهو القياس فقد يسمى الوضع عن ظاهره أو يخصص العموم العموم دلاله العموم على معانيه على كل معناه على الاستغراق يعني ظاهره وليست نصا الا في بعض الصور فتخصيص العموم خلاف الظاهر ومع ذلك أقول به اذا وجد دليل على التخصيص المقصود ان كلما وجد دليل معتبر شرعا من قرينه في اللفظ أو دليل اخر من حديث او ايه اخرى او قياس او اجماع او غير ذلك فاننا ناخذ بي ونصرف اللفظ عن ظاهره ولكن كل متاول يلزمه امران وهذا مهم جدا كل متاول يلزمه امران بيان الاحتمال المرجوح مع الظاهر انه يقول ان هذا الاحتمال يتناوله اللفظ يصح تناوله اللفظ وثانيا بيان العارض الذي يجعل هذا المرجوح هو المراد في هذه في هذا السياق حتى يقدم على الظاهر ثم قال وقد يكون في الظاهر قراء يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها الظاهر الآن اللفظ يدل على معنيين مثلا احدهما راجح والثاني مرجوح عندي تقابل بين الراجح والمرجوح قد يكون دلاله اللفظي على هذا المعنى الراجح قوية فلا يعبأ بالمعنى المرجوح وقد تكون دلالته على المعنى الظاهر ليست بتلك القوة فناخذ بالقرينه وكلما وجدنا قرينه نقص من قوة الظاهر بقدر قوة هذه القرينه تيجي قرينه تنقص من قوه الظاهر, ثانية تلت من قوة الظاهر ثانية حتى يكون الظاهر ايه مرجوحا والمعنى المرجوح صار راجحا فقد يكون كل واحد من ق... قد تكون قرينه واحده دافع للاحتمال من اصله وقدت وقدت تكون عده قرائن التي تدفع الاحتمال طب ما المرجع في انها تكون قرينه واحده ولا عده قرائن قوه هذه القرائن ربما كانت قرينه قوية جدا فدفعت الاحتمال من اصله وربما احتجنا إلى عدد من القرائن حتى ندفع هذا الاحتمال وهذا بحسب نظر المجتهد وامثلته كثيره قال والاحتمال قد يبعد فيحتاج الى دليل في غاية القوة لدفعه يعني قد يقول الذي يريد أن يؤول يقول انا احمل اللفظ على معنى مرجوح فنقول المعنى المرجوح ده بعيد جدا جدا أن يرات هو فاح محتمل بس في غايه البعد فلا بد حينئذ من قرينه في غايه القوه ولو كان المعنى بعيد نوع, نوع بعد مش بعيد جدا يحتاج إلى قرينه الايه متوسطه ولو كان اللفظ المعنى قريبا ليس بعيدا قريبا فسيحتاج الى قرينه قليضه ضعيفه اي قرينه ضعيفه تقوي بحسب القوه ولهذا قال اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفق ظاهر الآن بعد الصلاه ابقى اتوضا لكن قرينه يعني حملوا على خلاف الظاهر بادنى قليلا حتى لو لم تحتج الى فعل النبي عليه الصلاه والسلام الاستدلال به هنا لان الصلاه انما ان تعالى انما شروط الصلاه فكيف تكون بعدها فهذا احتمالهم قوي جدا فالقرينه فيه تكون ضعيفة كلما كان الاحتمال قويا كانت القرينه ضعيفه وكلما كان الاحتمال ضعيفا كانت القرينه المطلوبه لابد ان تكون قوي ثم انتقل إلى المجمل والمبين اللي هو الثالث من التقسيمات احنا قلنا اللفظ اما ان يدل على معنى واحد هو النص أو اكثر من معنى هو في أحد اظرف فهو الظاهر أو يحتمل عده معاني بلا تمييز بينها فهو المجمل قال فان دل على احد معنيين أو اكثر لا بعينه المجمل لغة من الجمل المجمل هو المجموع من اجملته الحسابيه اذا جمعته وهو المبهم ومنه حديث لعن الله الذي لما حرم عليهم شحومها جملوها يعني ايه خلطوها جمعوها خلطوها ثم باعوها اكلوا ثمنها اقرا فيندل على احد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينه المجمل ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء يعني لفظ يا ترى ما معنيين فاكثر على السواء ومنه من عبر بان المجمل المجمل ما لم تتضح دلالته ولهذا قال وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق ليس المراد انه ما معنى ولكن مراد ان معانيه متساويه لا يفهم منه معنى عند الاطلاق بخلاف الظاهر وخلاف النص النص لا يحمل الا معنى واحدا والظاهر لا يفهم منه معنى عند الاطلاق مع احتمال معنى اخر مرجح لكن هنا لا يفهم منه معنى عند اطلاق المعاني متساويه لا استطيع ان احكم الا كان تحكما فيكون المجمل حينئذ في اقسام في المشترك المشترك اتحد لفظه وتعددت معانيه وكلها حقائق لفظ وضع لعده معاني وضعا حقيقيا مثل العين العين وضعت للبصر لحرف الهجاء للذهب لذات الانسان للعين الجارية معاني كثيرة بعضها بعضهم جعلها 30 او بضع و20 حمل العين على واحد من هذه المعاني عند الاطلاق لا تاثر لنا اذا قلت هذه عين عاله روح فين مش عارف عين ايه بقى عيني يعني شخص ولا عين يعني ذهب ولا عين يعني جاريه مش عارف لكن لا بد من قرينا حتى احمله على أحد المعاني فالمشترك والمشترك قد, قد لا يمكن حمله إلا على معنى واحد للتنافي بين معانيه وقد يمكن حمله على اكثر من معنى لانه لا منافاه بينها الاشكال هنا فيما فيما بينه منافاه مثل القرء القرء واحد القرو قال الله تعالى والمطلقات وتربص بنا فيسنا ثلاثه قروب القره يطلق على الحيض والطه اطلاقا حقيقيا فافسر القراء بماذا بحيض ولا بطهر الايه لا تدل على واحد منهما هذا اشكال يبقى مشترك احتاج إلى قرينه خارجيه حتى احمل اللفظ على أحد المعنيين فينظر في الأدلة الخارجيه أو في قرينه مع اللفظ الايه ليس فيها قرينه تحدد فننظر الى قرينه خارجيه مثل قوله اذاطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن ومثل حديث آآ آآ انقفي قدر اقرائك الى اخر ما ذكره الحنابل في جعله حيضا والمالكيه يرجعونه طهرا والخلاف طويل جدا والذي يقرا في كتب الحنابل يجزم انه الحيض والذي يقرا في كتب المالكيه يجزم انه الطهر ولو قراتها في اضواء البيان للشنقيطي تجد انه الطهر انا اقول هذا لاني احيانا الطالب عندما من وجهه نظر واحدة فيتصور ان اللي قال بالقول الثاني يعني لا يفكر كيف تقول بهذا القول لما تطلع القول الثاني تعرف ان انت اللي مش فاهم حاجه يعني احيانا يرد بعض الـ الـ الاخوه على مذاهب فقهيه والله لو انهم قروا في كتب الفقهاء لا اعت... و... وانصفوا لاعترفوا لا انهم ان اضروا ان... لانفسهم انهم لا يفهمون وكيف كانوا يردون على العلماء ويتهمون العلماء بانهم لا يفهمون او سخافه مثلا في عقول العلماء حاشا لله فمثل هذا نقول المشترك يحمل على أحد معانيه بقرينة والقرينة تطلب في مضنتها من النصوص والادله فالمشترك من المجمل اذا لم يكن هناك قرين فهو من المجمل وما ما توحد لفظه وتعددت معانيه باصل الوضع يعني وضع عليها كلها وليس كالحقيقه والمجاز الحقيقه اللفظ في الحقيقة والمجاز وضع لمعنى حقيقة ولمعنى اخر مجازا والاصل الحمل على الحقيقه لكن المشترك لا المشترك وضع عليها كلها على على السواء العين وضعت للباصره والجارية وللذهب ولغير ذلك وضعا واحدا على السواء يعني وضعك لها كلها لا فرق بينها لا مشترك لفظي هناك المشترك المعنوي وليس هو المقصود هنا كالعين والقرط والمختار للفاعل والمفعول هذا طيب المختار أصله اما مختير وإما مختير تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا طب انا مش عارف هي مختير في الفاعل ولا مختير في المفعول لان انا بنطقها ايه بعد الحال اللي حصل اقراها مختار ولا اقراها مختير ولا مختير طب اعرفها ازاي مش عارف هذا مختار مش عارف والله قال انظر بقى الى القرينه فان قال مختار لكذا فهو فاعل وقال مختار من كذا فهو مفعول لكن مختار لوحدها كده مش عارف لما ساملك مختار متبقاش عارف هو اختاره ولا اختيره وعلى كل حال العالم لا يدل على شيء لكنه لابد ان يكون مختار لان الانسان حائر وهمام المهم المختار للفاعل وللمفعول وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهِ ولا يُضَارَّ كاتب وَلَا شيء يعني ولا يُضَارّ ولا ولا يُضَارّ يحتمل ان الكاتب هو المنهي عن المضاره او اننا منهيون عن ان الكاتب فاحنا بنتكلم فيها واو مدغمه يضار لكن اصلها اما يضارر واما يضار نعم فما تقول لي كاتب وشاهد ما هو كاتب اما انه مفعول اما نو فاعل واما نائب فاعل فهو مرفوع على الوجهين لا يضاررك كاتب لا يضاررك كاتب حتى لو كان يضارر فاننا لم نقل فانه ايضا مرفوع لانه نائب فاعل طيب فضرب مثلا المشترك المشترك يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف فمن المشترك في الاسم القر ومن المشترك في الفعل والليل اذا عسس عس يعني اقبل او ادبر يحتمل ان يكون اقبل ويحتمل ان يكون أدبر. ومن المشترك في الحرف ما ذكره بقوله والواو للعطف والابتداء يعني في مثل قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم الواو التي قالوا راسخون في العلم ان هي عاطفه يعني وما يعلم تاويله الا الله والراسخون كما جاء في عن بعض اهل العلم في التفسير أو انها استئنافيه يعني وما معنى مسولنا الى الله وانتهى الكلام ونبتدئ كلاما جدين فنقول الراسخون في العلم يقولون امننا به كل من عند رب فان وكذلك الباء في مثل قوله تعالى امسحوا برؤوسكم الباء هل هي للالصاق ولا للتبعيض فيختلف الفقهاء في مسح الراس بناء على ذلك وكذلك من في قوله تعالى في التيمم امسحوا بوجوهكم وايديكم منه من هذه هل هي للتبعيض او للابتداء الغير يعني اذا قلنا للتبعيض فلا بد يكون التراب له غبار تاخذ بعضا من التراب وتمسح به وهو الشافعية والحنبل والحنابل واذا قلنا ليس للتبعيض بل هو للابتداء فلا يلزم ان يكون له غبار لأنك ابتدات المسح من التراب من هنا يختلف الفقهاء في مثل هذه الايات من اجل هذا الاختلاف ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتات وحرمت عليكم امهاتكم لتردده بين الاكل والبيع واللمس والنظر الذي ذكرناه في المشترك احنا قلنا يكون في الاسم والفعل والحرف هذا في المفردات ايضا يكون في المركبات في مثل قوله تعالى الا يعفون او يعفوه الذي بيده عقده النكاح الذي بيده عقده النكاح هل هو الولي ولا هو الزوج اختلف العلماء في ذلك لان الزوج بيده دوام العقد لان المطلقه راجعيه ولا عقد نكاح الوالد لان الوالد هو الذي يعقد النكاح للزوج فمن هو من سلف الفقهاء ايضا في ذلك وان كان الاقوى حمله عن الزوج المهم هذه كلها امثله في المفردات وفي المركبات بعد ذلك انتقل المؤلف الى مساله وهي بعض النصوص التي قيل فيها بالاجمال وبعض العمائر ليست مجملة مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم امهاتكم فعند القاضي وعند الحنفية وعند بعض المتكلمين إن هذه الايه مجمله لان حرمت عليكم الميته هل المراد ذات الميته ولا المراد اكلها وشربها طب اكلها وشربها واستعمالها كمان يعني اللحم والجلد ولا اللحم بس قالوا هذه اشكالات احتمالات كثيرة تجعل اللفظ مجملا والصواب انه ليس مجملا لأن مجمل فيه قرين اخرى تدل على المراد منه مثل ما سبقا وكذلك حرمت عليكم امهاتكم قال لترددي من الاكل والبيع واللمس والنظر وهو مخصص بالعرف في الاكل والوطء فليس من المؤلف يرد على هذا القول فيقول في هو مخصص بالعرف بالاكل في الميته وبالوطء في الام يعني حرم عليكم نكاح امهاتكم فليس منه يعني فليس من المجمل وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه الا بصهور هذه مساله مساله دخول حرف النفي على الاسماء لانفي الجنس اذا دخلت على سلام مثلا لا صلاه وما اشبهها الجمهور يقولون ليست مجمله والحنفية يقولون مجمله الجمهور قالوا ليست مجمله لماذا قالوا لأن الاصل في النفي ان يكون نفيا للحقيقه للوجود ولما كانت هذه لاشالها حقيقة لانها موجوده واحد صلى فعلا فده مش هو ما صلاش وان كانت الصلاه ليست صحيحه لكنه في صوره الصلاه حاصله فقد صلى فلا يمكن أن انفي الوجود والا كان كذبا لان موجود فحينئذ ساعدل الى المعنى المجازي المعنى المجازي هو حقيقه شرعيه لان الاصل في النفي شرعا أن يحمل على نفي الصحة فإن لم يمكن حمله على نفس الصحة حمل على نفي الكمال ولا يعدل الى نفي الكمال إلا بقرينه فنفي الكمال مجاز شرعا ونفي الصحه حقيقه شرعية وكلاهما مجاز لغوي الحنفية قالوا من أجل هذا الاجماع الحقيقه اللغويه والشرعيه كلهم شبه كلها احتمالات فاللفظ لفظ مجمل ولا نحتاج به نفحظ عن دليل اصل لان الدليل اذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال والجمهور يقولون لا نحمله على الحقيقة الشرعيه لأن نفي الصحة أو الإجداء أو الجواز كما يعبر امام الحرمين نفي هذه الأشياء اقرب إلى المعنى اللغوي لأن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي فهو قريب من الوجود انما نفي الكمال شيء موجود لكنه ليس على صفه كامله ومنه قوله تعالى فقاتلوا ائمه كفرناهم لا ايمان لهم لهم أيمان لكن غير معتبر ولهذا قال بعدها أنا تقاتلون قوم النكت ايمانهم فلا لن لهم ايمان طيب لا يفعون فيها لغوا ولا تاسيمه نفي للحقيقه لا يحصل اصلا لا ولا تاسيم إنما لا صلاه لمن فرج الخلف الصف لا صلاه لجاري المسجد إلا في المسجد وهكذا يختلف الفقهاء في تفسير هذه هل تحمله على الصحة ولا نفي كمان الحنفية يقولون مجملة والجمهور يقولون غير مجمله ثم يختلف الجمهور هل يحملون على الصحه وهو الاصل ولا عندهم قرينه تجعلهم يحملونها على الكمال ومن هنا تختلف وجهات نظر اهل العلم في الاحتجاج بمثل هذه الاحاديث او مثل هذه الاحاديث على ما ذهبوا الينا الاحكام فان مولف يقول عند الحنفية من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه الا بطه منه يعني من المجمل والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته وليس حكم اولى من حكم ده كلام الحنفيه قالوا إن استحال التفسير بالمعنى اللغوي لان الصوره فما بقي الا المعنى الشرعي والمعنى الشرعي حكم ولا ليس حكم اولى من حكم لا نفي الصحه اولى من نفي الكمال ولا نفي الكمال اولى من نفي الصحه نفي الصحه فيكون مجمله والحمل على احداهما تحكم هكذا يقول الحنفيه فتتعين الصوره الشرعيه فلا يكون منه اما نحن فنرد ونقول الاصل ان يحمل على نفي الصحه لانه اقرب الى الحقيقه اللغويه ولانه المتبادر والظاهر من دلالات الشرع ثم قال ويقابل المجمل المبين يعني عكس المجمل المبين وهو الموضح في اللغة موضح ومبهر وفي تعريفه يقولون ما ما نص على معنى معين من غير ابهام ما نص على معنى معين من غير ابهام أو مثل ما قال المؤلف وهو المخرج من حيد الاشكال الى الوضوح مبين مخرج اخرجه شيء اخر من حيد الاشكال الى حيد الوضوح او الى حيد التجلي كما قال امام الحرمين في الورقات والمخرج هو المبين عندي مخرج وعندي مخرج المخرج هو المبين والمخرج هو الدليل الذي بينه والاخراج هو البيان هو المصدر معنى المصدر فالاخراج بيان يبقى انا عندي ثلاثه اشياء بيان ومبين ومبين بين المبين المبينه فحصل البيان صح ولا لا يبقى مخرج ومخرج واخراج والفرق واضح فالمخرج والمبين اسم فاعل والمخرج والمبين اسم مفعول والاخراج هو البيان المصدر وقد يسمى الدليل بيانا يعني يطلق البيان على نفس الدليل الذي حصل به التبين يعني يطلق على المبين يبقى لما يطلق على نفس الإخراج ويطلق على المخرج يبقى الاخراج هو البيان والمبين ايضا بيان لانه حصل به التبيين من بيطلق اسم المصدر على ما بيطلق المصدر على اسم الفاعل مثل ما تقول رجل عدل يعني ايه عادل هو مش العدل نفسه ولكنه عادل فيقال هذا بيان أي مبين هذا بيان للناس أي مبين للناس فيختص بالمجمل يعني المبين لو التعريف الذي ذكره خاص بالمجمل والا فالمبين يطلق ايضا على ما فهم المراد من بأصل الوضع يعني البيان يطلق على ما كان مبينا باصل وضعه وعلى ما تبين بعد ان كان مجملا وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط يعني البيان بيان وان لم يتبين للمخاطب مثل ما قلنا ان ما يمكن التوصل بصحي نظر فيه الى وصول الخبر وان لم يتوصل به بالفعل فالبيان بيان وان لم يتبين للمخاطب ومنه أن النبي عليه الصلاه والسلام بين قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم هذا عموم صح ولا لا في اولادكم جمع مضاف فيعم فيدخل فيه الانبياء يبقى على هذه الايه تروي فاطمه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خص النبي عليه الصلاه والسلام الانبياء فقال إن مع 10 انبياء نورا ما تركناه صدقه هذا تقصيص وهو حمل اللفظ على خلاف ظاهره لان الاصل والظاهر ان نحمل العموم على جميع افراده هذا البيان لم يكن موجودا عند فاطمه وعند العباس رضي الله عنهما حصل نزاع وسال عنه ابي بكر رضي الله عنه فلم يكن اا فلم يكن يعرفاني فبين لهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما ان معاشا الانبياء لنورث ما تركناه صدقه فخفاء البيان على فاطمه رضي الله عنها وعلى العباس في كون لا يرثان بالفرض ولا بالتعصيب لا يمنع انه بيان ان النبي عليه الصلاه والسلام بين وان لم يبلغ هذا البيان من يتعلق الحكم في حقه ويكون بالكلام يقول البين يحصل باشياء يكون بالكلام مثل الحديث الذي ذكرناه ما انما عش بانا نظ ما تركناه صدقه واشياء كثيره من الاحاديث مثل تفسير الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فسره النبي عليه الصلاه والسلام بالشرك ففسر الرمي ففسر القوه وعدله مصطلح القوه بالرمي قال الا إن القوه الرمي وامثله ذلك كثير ومنه ويكون بالكلام والكتابة يعني أن يكتب النبي عليه الصلاه والسلام كتابا يبين به مثل ما كتب اثمانه الديات ومقاديرها ومقادير الزكاه بين به قوله تعالى واتوا الزكاه كما في حديث عمر بن حزم وبالاشاره مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام اشار هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا وعقد اصباعه في الثالثه فصار المجموع 29 بين هذا بالإشارة وبالفعل مثل ما صلى وقال صلوا كما تقولوا صلوا وقال إنما فعلت هذا لتاتموا به وليس علمه صلاه وحج وبين افعاله الحج وقال خذوا عني مناسككم وهكذا وبالتقرير يعني بالسنه التقريرية مثل أن يحصل شيء في زماني عليه الصلاه والسلام فيسكت فيدل سكوته على الجواز أو يكون نهى عن شيء ثم ثم فعل امامه بحضراته وسكت فيدل على أن النهي لم يكن للتحريم بين المراد بالنهي وبكل مفيد شرعي يعني بكل ما أفاد فائلة شرعية حصل بها البيان يكون بيانا مثل حتى الترك مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاشهاد في البيع الاشهاده في البيع مع قوله تعالى واشهدوا اذا تبيعت فدل على أن الاشهاده ليس بواجب لانه لن يترك واجبا وهذا ترك لكن قلنا الترك ايه فعل كما سبق ومثله بوله مستقبله مستقبله الشام مستدبر الكعبه لما راقيا ابن عمر راهم على بيت حفصه فاستدل الجمهور بذلك على ان النهيه لا يتناول البنيان بفعل النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا مما يكون فيه بيان بافعاله او بسكوته ولامثله كثيره قال ولا يجوز تاخيره عن وقت الحاجة تاخير البيان اما ان تاخير البيان للنص المجمل احنا قلنا الكلام إما ان يكون مجملا أو مبينا فإن كان مبينا فلا اشكال وان كان مجمل فمتى يبين يقول اهل العلم انه لا يجوز تاخيره عن وقت الحاجة إذا احتاج المكلفون إلى معرفته فلا بد ان يبين فان يعني مثلا فرض الله الصلاه قال اقيموا الصلاه يجب أن يقول هذا بينا للمكلفين عندما نلزم باقامه الصلاه بالفعل ولهذا بينها النبي عليه الصلاه والسلام ولكن يجوز تاخير البيان عن وقت نزول الخطاب إلى وقت وجوب العمل أما بعد الاحتياج اليه لوجوب العمل به فلا يمكن ان تاخر بيانه عن وقت الحاجة ولا يجوز تاخيره عن وقت الحاجه يعني الحاجة إلى الفعل فأما إليها يعني فاما تاخيره عن زمن نزوله إلى زمان الحاجة إلى العمل به فجوزه ابن محمد والقاضي واصحابه بعض الحنفيه أكثر الشافعي وهذا هو الصحيح عندنا في المذهب وقول اكثر اهل العلم ومنعه ابو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزله قالوا لانه لو جاز تاخيره فاما الى مده معينه واما الى الابد وكلاهما باطل لانه لو كان إلى الابد فما فائده نزول النص وان كان الى مده معينه فتحديد مده معينة تحكم سيدل على مفومات أكثر من واحد مطلقا فعام وقد حده قوم بانه اللفظ المستغرق لما يصلح له بسم الله الرحمن الرحيم انتقل المؤلف رحمه الله من الكلام على المجمل والمبين بعدا بين النص والظاهر ثم المجمل والمبين انتقل إلى الكلام على العام والخاص لأنهم أيضا يوجدان في نصوص كتاب والسنه بكثرة ويحتاج إلى معرفتهما وضبط أحوال كل منهما فاللفظ ان دل على الماهيه من حيث هي هي فهو المطلق كالانسان إنسان يدل على ماهيه الإنسان من حيث هي وان دل على وحده معينه كزيد والاعلام فهذا علم زيد يدل على شخص اسم معين مسمى مطلقه او دل على وحدة غير معينه كرجل لكن رجل واحد وليس اكثر فهو النكر او على وحدات متعددة يعني ليس ذات واحده بل وحدات متعددة فهي اما بعض وحدات الماهيه فهي اسم العدد ك20 رجلا ماهيه الرجل اكثر بكثير من عشرين لكن هذا يدل على بعض وحداتها لكن بعض محدود محسوب في عدد معين فهذه اسماء الاعداد وليست من العام او دل على جميعها بالاستغراب فهو العام يبقى هذه تقسيمات اللفظ في دلالته اذا يمكن ان نقول ان العام هو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهيه مدلوله اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهيه مدلوله لو قلت رايت رجلا هل يدل على جميع اجزاء ماهيه الرجل كل الرجال في الدنيا لا طيب رايت 100 رجل اهو مش واحد عشان تقول خاص ولا نكره لا ده 100 عدد كبير لكنه ليس عاما لماذا لانه ليس مستغرقا لجميع افراده لم يدل على جميع اجزاء ماهيه المدلوس قال وقد حدده قوم بانه اللفظ المستغرق لما يصلح له اللفظ لانهم يقولون العموم من عوارض الالفاظ كما سياتي ان شاء الله المستغرق يعني الشامل لجميع افراده او لما يصلح له فكل من يصلح عليه كلمه رجل يدخل في قولي رايت الرجال واذا قلت دخلت المسجد فاكرمت الطلاب او الطلبة فان كل واحد من الجالسين دخل في قولي اسلمت الطلبه واذا قلت لك ادخل وسلم على الطلبة الذين في المسجد فانت مطالب ان تسلم عليهم جميعا فحيث كان اللفظ مستغرقا لجميع افراد مدلوله وجميع اجزاء ماهيته فإنه لفظ عام اللفظ المستغرق لما يصلح له وبذا تعرف الفرق بينه وبين اسماء الاعداد لانها لا تستغرق جميعا افراد الماهيه وانما تدل على بعض وحداتها هذا الحد الذي ذكره حد به ابو الخطاب وابو الحسين البصري واختاره الرازي وزاد عليه بحسب وضع بحسب وضع واحد وهو من عوارض الالفاظ فهو حقيقه فيها مجاز في غيرها هذا المشهور عند اهل الاصول أن العمومه من عوارض الاصول فتقول هذا لفظ عام ولا تقول هذا معنى عام وانما تقول في المعنى عام واخص ولكن في الالفاظ تقول عام وخاص وقيل حينئذ يكون من عوارض الالفاظ حقيقه ومن عوارض المعاني مجازا فلو قلت معنى عام يكون على سبيل المجاز وقيل هو موضوع من المشترك بين بين اللفظ والمعنى فيكون متواصا وقيل انه مجاز في المعاني لما انه مجازا في المعاني انه مجاز في الالفاظ حقيقة في المعاني انه حقيقة في المعاني مجاز في الالفاظ هذا قول لا, لا يكاد يعرف قائل به وان كان وجد وقيل لا يكون حقيقة ولا مجازا في المعاني يعني لا يدخل في المعاني اصلا لا بحقيقة ولا بمجاز قال الكوراني هذا مجرد اصطلاح لا يترك له وجه سوى التمييز بين صفه اللفظ وصفه المعنى يعني خلاف لا ينبني عليه عمل خلاف في اللفظ يعني تقول هذا المعنى عام يقول لك لا غلط قول هذا المعنى اعم اعم عموم عرض الالفاظ وال... لكن بعضهم يقول لك غلط وبعضهم يقول لك مجاز والصحيح انه مجاز صح انت تقول معنى عام على سبيل المجاز وليس غلطا ومن نفى دخوله على المعاني اصلا لا يكاد يعرف فيه قائل كانه يقول لا تقل في المعنى عام وانما قل اعم اخص لكن لا بان على ذلك شيء وهم العراضض الالفاظ فهو حقيقه فيها مجاز في غيرها أي في المعاني واصله الاستيعاب والاتساع هذا معنى الاصل معنى العام لغه شيء عام يعني واسع مستوعب عممته بالعطاء يعني استوعبته قوم بالعطاء استوعبته عممته اهل البيت بالعطاء او بالثناء يبقى استوعبتهم وهكذا والفضل خمسه الفضل كثيره جدا ولكن اختصر منها على خمسه على سبيل الاختصار اولا قال الاسم المحلى بالالف واللام الاسم المحلى بالالف واللام المراد بها الاستغراقيه التي علامتها أنه يصح أن تضع موضعها كل إذا صح ان تضع موضع ان كلمه كل فإنها استغرقي وإذا لم يصح فليست استغرقي ومرادهم هنا الاستغرقي واما الجنسية فإنها لا تدل على العموم وانما هدفت على الجنس لتفضيل جنس على جنس مثلا ولا نظر فيها إلى الأفراد فلا تدل على العموم وأما العهديه فبحسب المعهود إن كان عاما فعام وان كان خاصا إن كان عاما فيعام وان كان خاصا فيا خاصا مثال الاستغراقيه قول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر علامه كونه استغراقيه انه جاء بعدها إلا وإلا معيار العموم لأن الاستثناء معيار العموم كما سياتينا ان شاء الله فيصح أن أقول في غير القرآن إن كل إنسان في خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإذا قلت ادخل المسجدة المسجد فاكرم الطلبه الذين في المسجد فيصح ان تقول فاكرم كل كل طالب في المسجد يصح ولا لا فهذا يدل على أن قال هنا للاستغراب لكن لو قلت الرجل خير من المرأة هل يصح ان اقول كل رجل صير من كل امراه بس يصح اقول الرجل خير من المراه طبعا يصح ولا ينازع في ذلك من يعرف شريعه الله عز وجل لكن كل رجل خير من كل امراه لا هذا تفضيل جنس على جنس وليس فرد على فرد ولذلك من النساء من هي افضل من الرجال تكون امراه وهي افضل من عشرات الرجال كأم المؤمنين عائشه رضي الله عنها افضل وانفع للأمة من ملايين البشر من الرجال ولو كانت ان هنا للاستغراق لكان كل رجل خيرا من كل امراه يبقى كل زوج احسن من مراته وكل واحد احسن من اخواته وامه والدنيا كلها تمشي على كده ليس كذلك هذا تفضيل جنس على جنس فليست هي لل... قال هنا للجنسيه ليست العموم لانها دخلت على الاجناس لا نظر فيها إلى كل فرد فرد واما العدافه بحسب المعهود فقوله تعالى إن ارسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الرسول في الثاني في قوله فعصى فرعون الرسول هو الرسول الاول وا فرعون عصى رسولا واحدا وهو موسى عليه السلام فلما يقول في عصى الرسول اي الرسول المذكور وهو موسى ليست للعموم فلو الفاض الخمسه الاسم المحلى بالالف واللام اي الاستغراقيه مثلنا الانسان الذي خسره مثله الزانيه والزاني وان كان هي بمعنى هنا موصولة ومثل السارق والSARقه كذلك واذا بلغ الاطفال منكم الحلم وامثله كثير والمضاف إلى معرفة يعني ما اضيف إلى معرفة فإنه عام سبب العموم مفردا كان او مفرد قال الله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها هي لو كانت نعمه واحده تعد لكن نعمه الله نعمه مفرد اضيف إلى لفظ الجلالة وهو أعرف المعارف فكانت عامه فالمراد ان تعدوا نعم الله لا تحصوها لا قال لا تحصوها وكذلك يوصيكم الله في اولادكم اضيف إلى الضمير الضمير معرفه ولا نكره ايه رايكم ها معرفه بل من اعرف المعارف واخوهم فاولادكم اولاد هذا جمع اضيف الى الضمير فدل على العموم كذلك اذا قلت خذ هذه هذه الاموال واعطها اولادك أي اعطيها ايه جميع اولادك فطب اذا قلت خذ هذا فاعطه زوجتك بما عام ولا خاص ووري اربع زوجات ما شاء الله ها عام للزوجة مفرد اضيف إلى الضمير فيعم جميع الا بقرينه جميع جزاء الا بقرينة. وكذلك ادوات الشرط ادوات الشرط واسماء الاستفهام ما بالاداه هنا الاسماء كمن في من يعقل قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعني كل احد ومن يعمل مثقال ذره شرا من يعمل سوءا يجز به ولذلك هذه الايات خاف منها الصحابه رضي الله عنهم فهم منها العموم والنبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الحمر قال لم ينزل علي فيها الا هذه الايه الفازه الجامعه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره فادخل في ايه عمومي قولي تعالى فمن يعمل مثقال ذره والدليل أنه قال من ومن من أدوات العموم وكذلك مثل ما قلنا في الفقه من احيا ارضا ميته فهي له اي ارض اي شخص كان المحي مسلما أو غير مسلم واي كانت الأرض إلا أن تكون مملوكه او مختصه وما في ما لا يعقل هذا الغالب ان ما تستعمل فيما في من يعقل وما في ما لا يعقل هذا الغالب وقد يكون فتطلق ما على العاقل وغيره وتطلق ما على العاقل وغيره مثال ما في ما لا يعقل وهي غالبا تستعمل كذلك ما أصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك فكل حسنه جاءتك فمن الله وكل حاجه جاءتك فمن نفسك هي من الله هو الذي قدرها ولكن بسبب ذنوبك أو افات نفسك واي فيهما يعني في العاقل وغير العاقل ايما امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل تحمل على الفرن والامل والبكر والثيب كله يسقط في ذلك ايما الاجلين قضيت فلا الذي قضيت فلا عدوان عليه يعني الأجل الذي ذكرته أو الذي ذكرته انا ايهما قضيت فلا عدوان عليه واين وايان في المكان قال الله تعالى اينما تكون يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيده ايما أينما تكون وايان ايضا مثل أن ان مثلا ايانا تسافر أسافر ايانا تذهب أذهب ومتى في الزمان متى جئتني اكرمك متى جاء هذا الاستفهام والاستفهام ايضا من ادوات العموم وكل وجميع كل يقولون هي من أقوى صيغ العموم كل من اقوى ادوات العموم ولها بالنسبه إلى اضافتها معاني منها إذا اضيفت إلى نكرة فهي للشمول والاستغراق أي لشمول أفرادها قال الله تعالى كل نفس ذائقه الموت اي كل من يصدق عليه هذا اللفظ فانه يذوق الموت واذا اضيفت لمعرفة فهي وكانت هذه المعرفه جمعا او ما في معرفه هي استغراق أفرادها كل الرجال الذين في المسجد طلاب علم تستغرف ايضا جميع الأفراد قال النبي عليه الصلاه والسلام كل الناس يبغض فبائع نفسه ومعتقها أو مبقور واذا اضيفت لمعرفة وكانت مفردة فهي لاستغراق جميع أجزائها تقول كل امراهي حسن كل حاجه في امراتي جميله من غير تفصيل يبقى كل شامله جميع اجزائها والنكره في سياق النفي والنكره في سياق النفي اي انها تعم النكره ما النكره لازم مش لازم معرفه الله يكرمك نعم من يقول ابن مالك نكرة قابل هو هنا عرف بالعلامه وليس ااا وليس بالحد نكره قابل ان مؤثره او واضع ما قد ذكر والحريري قال فكل ما رب عليه تدخل فانه منكر يا رجل فالنكره اذا كانت في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط فهي للعموم اي نكره فجدا في سياق جمله فيها نفي فيها نهي فيها استفهام لانه بمعنى النفي فيها شرط بمعنى النفي فانها للعموم طب اذا كانت في سياق الاثبات فليست للعموم الا أن يكون للامتنان قال الله تعالى فيه ما فاكهه جميع انواع الفواكه ونخل ورمان جميع الانواع ليه قلنا جميع الانواع لان المقصود الامتنان والامتنان يحصل بايه لاستيعاب جميع الافراد لكن لو كان في غير سياق الامتنان اثبات مطلقا اكرم رجلا فهذا مطلق اي رجل تكرمه يحصل به الامتثال لكن لو قلت لا تكرم رجلا فهي مرة كانت للعموم مره ليست للعموم لما اقول اكرم رجلا هذه جملة مثبته لا تعم وانما يصدق برجل واحد أي شخص يصدق عليه هذا الـ الـ الـ الاطلاق لو رجل هذا اللاصف هذه المهية وان اكرمته فقد ندثلت الامر اذا قلت لا تكرم احدا لا تكرم رجلا فاي رجل تكرمه فقد خلفت هذا النهي ولهذا لما قال الله عز وجل فلا تدعوا مع الله احدا احدا هذه نكرا شملت النبي وجميع الانبياء والملائكه والجن والاولياء والصالحين وكل احد غير, غير الله عز وجل لانه قال فلا تدعوا مع الله احد احد نكر في سياق النهي لا, لا تدعوا فلا تدعوا مع الله احد طيب لا اله الا الله لماذا كانت للعموم من هنا تفهم التوحيد بفهم اصول الفقه ايضا لا اله الا الله لماذا كانت نفيا الاوليه عن كل ما سوى الله عز وجل لانا نكره في سياقه النفي لان هذه لا نافي وتكون نصا اذا كانت لا اله الا الله كذا وأما اذا قلت لا رجل في البيت فانها تكون ظاهرة في العموم ولا تكون نصا فيه وانما تكون نصا اذا كانت مثل لا اله الا الله وكذلك ا قلت لك مثلا هل جاءك أحد أو هل في الدار أحد فانا استفهم عن أي أحد فلو قلت لا ووجد رجل في في الدار فانت كاذب لماذا كنت كاذبا لأن الاستفهام لما استفهمته وكان في سياق الكلام نكرة كنت اريد العموم هل من ادوات العموم والنكره في سياق الاستفهام ايضا من أدوات العموم قال والنكره في سياق النفي قال رجل لا في الدار لكن في فرق لا رجل في الدار لو قلت لا رجل ولا رجل ان قلت لا رجلا في الدار في نص في العموم لو اذا بنيت النكره على الفتح يعني لترقبها معنا ومنه قولنا الا اله الا الله واما إذا لم تبن مع النكرة وقلت لا رجل في الدار فهي ظاهره في العموم وليست نص فيه ولهذا صح ان تقول لا رجل في الدار بل رجلا لكن لا صح ان تقول لا رجلا في الدار بل رجلا لانك لما قلت لا رجلا كانت نصا في العموم لكن لا رجل يحتمل وان كان ظاهر نفيت ايضا فنزيدت من كانت نصه ومنه قول تعالى وما من اله الا الله وما من اله الا الله طيب والنكرات في سياق النفي كلا رجل في الدار منه قول تعالى ولا يظلم ربك احدا وكذلك في سياق النفي فلا تدع مع الله احدا وفي سياق الشرط وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله وفي سياق الاستفهام من اله غير الله يرزقهم هل من خالق غير الله قال البستي الكامل في العموم الجمع يعني اكمل شيء في العموم هو الجمع لانه صورته مبناه ومعناه يدل على الاستغراق والعموم لوجود صورته ومعناه والباقي قاصر لوجوده فيه معنا لا صورة وانكره قوم فيما فيه الالف واللام يعني قال قوم الالف واللام ليست من ادوات العموم لماذا قالوا لان عندنا ال التي للجنس ليست للعموم والعهديه فيها التفصيل المذكور فحينئذ تكون ال عندنا فيها تردد وفيها اجمال فلا يصح حملها على العموم وهذا ضعيف والصواب اننا نفصل التفصيل المذكور آنفا أن ال التي للاستغراق للعموم واما ال الجنسيه والعهديه الجنسيه ليست للعموم والعهديه بحسب معهودها إن كان عاما فيعام وكان خاصا فيخاصه قال الله تعالى اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشر من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الملائكه عموم اكدها بقولهم كلهم واجمعون وكل هذا من أدوات العموم لماذا لو, لو ان الله لم يقول كلهم اجمعون كنا نقول كل الملائكه سجدت نعم ليه لأنه قال, قال ربك للملائكه وهذا عم جمع فهو عم فعاد الذي بعدها عليها بنفس المعنى بنفس العموم بخلاف إن ارسلنا الى ان ارسلنا رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وكذلك اذا قلت لك اعطيتك كتابا فافتح الكتاب فالمقصود به الكتاب الذي اعطيتك اياه وليس تفتح كل الكتب التي عندك لأنها بحسب معهودها اما ال المستغرقيه التي يصح أن تضع موضعها كل فيل العموم ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال في التشهد لما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء وسلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الصالحين جمعه محله بالالف واللم فجعلنا النبي عليه الصلاه والسلام لاستغراق اي كل صالح وصالحه وقوم في الواحد المعرف يعني وانكر قوم العموم في المفرد المحله بالالف قل لا يمكن الا مطلقا ان تكون العمومه المفرد محل بانكرهم لانه قد يصدق على الماهيه ولا يصدق على جميع افراد هذه الماهيه كقوله والسارق والسارقة وبعض متاخري النحاه في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهره يعني قال احنا قلنا ان النكر في سياق النفي من غير من ظاهره في العموم الا أن تكون مركبة معناه وإذا كانت مع من فانها نص في العموم فبعضهم قصر العموم على حاله كونها مع من قالوا اقلوا جمع ثلاثه اقراوا اقلوا جمع ثلاثه اقرا, إقرأ. اريح لك ويقل الجمع ثلاثه وحكي عن اصحاب مالك وابن داوود وبعض النحاه والشافعيه اثنان والمخاطب والمخاطب هذه مساله اقل الجمع والبحث فيها بحث طويل بين اهل العلم والصواب في المذهب عند جمهور العلماء أن أقل الجمع ثلاثه وان كان الجمع قد يطلق في بعض الاطلاقات الشرعيه على اثنين كالصلاه فان اقل فان الجماعه تنعقد باثنين فبعضهم استدل بهذا الحديث انما بقامه جماعه على اللغة وهذا لا يصح لان نفحص في المعنى اللغة وليس في الاصطلاح الشرعي فاقل الجمع ثلاثة هذا المشهور عند اهل اللغه وهو المعتمد ايضا عند اهل الأصول وحكي عن أصحاب مالك وابن داوود وبعض النحاه والشافعيه اثنان يعني اقل الجمع اثنين ورجعوا الى بعض النصوص في ذلك مثل القول جلاله فإن كان له اخوه فللام سدس فان المراد اثنين فاكثر ولكن هذا حمل على خلاف ظاهره بقليل نعم والمخاطب يدخل في عموم خطابه ومنعه ابو الخطاب في الامر وقال لحظه إذا حملنا الجماعة على اثنين فهو عندما قال اخلل الجمع اثنين حقيقي واذا حملناه على اثنين عندما قال اخلل جمع ثلاثه يكون مجاز هذا مما بني عن الفرق بينهم والمخاطب يدخل في عموم خطابه مسألة ذكرها الاصوليون ايضا في العموم وهي المخاطب المخاطب يدخل في عموم خطاب نفسه اذا قال المخاطب للمخاطبين افعلوا كذا فهو داخل في ذلك او اخبر بخبر نحن مثلا قال انتم كذا واخبروا بالخبر فليذكروا معهم في هذا العموم اذا كان اذا كانت العباره عامه فالجواب نعم يدخل فيه على المعتمد وقيل لا يدخل وقيل يذكر في الخبر لا في الأمر والمخاطب يدخل في عموم الخطاب نفسه ومنعه ابو الخطاب في الأمر قال يدخل في الخبر وليس الامر لان الأمر يقتضي مأمورا فنامر الانسان نفسه وقوم مطلقا يعني قال قوم لا يدخل المخاطب في خطاب نفسه لا في خبري ولا في الأمر والاول هو الصحيح ولهذا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان يدخل أحد منكم الجنه بعمله يخاطبهم لم لم يقل لا يدخل أحد الجنه قال منكم فقالوا ولا انت رسول الله وهم فاهمين ايه ان المخاطب داخل في خطاب نفسه فقال ولا وانا واقروا على هذا الفهم لكنه نفى يعني اقرامه انه ليس خارجا قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه <تصفيق> نعم ويجب اعتقاد العموم في الحال الأصل في العموم ان يحمل على عمومه إلا ان يدل الدليل على التخصيص لان قلنا حمل العام على جميع افراده هو الاصل وهو الظاهر ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل فالواجب اعتقاد العموم بمجرد ورود اللفظ العام والعمل به على عمومه حتى يرد دليل على التخصيص في احد دروسه وهي الصحيحه اختارها ابو بكر والقاضي وهي قول الحنفيه والاخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا يعني لا يعتقد العموم الا بعد البحث فلا يجد مخصصا وقالوا هذا قالوا لان معظم عمومات الكتاب والسنة مخصوصه بل اشتهر عند الاصوليين قول انه ما من عام الا يخص هذا القول ضعيف لا يصح بل كثير من العمومات كما هي وانما هذه العباره قد يراد بها كل عموم بلفظ كل فانه مخصوص اما العمومات الاخرى فانها فان كثيرا منها باق على أصله كما وضح ذلك شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى في رده على من قال ما من عموم الا يخص في كلام له من انفس ما ان تواقف عليه نعم وعن الشافعيه كالمذهبين وعن الحنفية إن استمع منه على ان يعني عن الشافعيه قولان مثل القولين مثل عندنا وعن الحنفية تفصيل قالوا ان استمع منه او استمع منه في العموم يعني إذا سمع العموم من النبي عليه الصلاه والسلام مباشره على وجه تعليم الحكم فانه يعتقد العموم وان سمعه لا على وجه تعليم الحكم ولكن على وجه الاخبار أو تكليف بان يخبر شخصا اخر أو نحو ذلك فانه ليس فإنه لا ذا اعتقاد العموم هذا تفصيل عند الحنفي والصواب انه يعتقد العموم حتى يجد مخصصا لا نقول يعتقد لا يعتقد العموم حتى يجد مخصصا العكس لان الاصل حمله على العموم فالاصل ان تعتقد العموم حتى ياتيك مخصص وليس ان لا تعتقد العموم حتى تسقط حتى تتأكد من عدم وجود المخصص نعم والعبد يدخل في الخطاب للامه والمؤمنين لانه منهم والاناث في الجمع اذا تعالى عباده بلفظ يا ايها الناس او يا أو او يا ايها الذين امنوا في العبد والحر والنعم العبد والحر لانه من الامه ومن المؤمنين ومن الناس والاناث في الجمع بالواوي والنون يعني تبعا الاناث لا يدخلنا في خطاب الرجال لكن لا يدخلنا في جمع المذكر إذا قال الله يا اي ولي الذين امنوا مثل ان المسلمين وان المسلمين والمسلمات فمن اجل هذه الايه قال بعضهم لا تدخل المراه في خطاب الرجال قال ان المسلمين والمسلمات فعطف ولو كانت داخله في المسلمين ما احتاج الى العطف وفي هذا نظر وصاب انها تدخل ويكون هذا من باب عطفي من باب التوكيد عطف الخاص على العام لان دخلت في العموم فهي تدخل تبعا ولكن عمومه ليس من حيث اللغة كما قال الدرماوي وقال امام الحرمين ايضا ليس العموم هنا من حيث اللغه ولكن من حيث العرف الشرعي عرف الاستطاب الشرعي أو عموم الاحكام او نحو ذلك كالتغليب ونحوه فاي خطاب يخاطب به النبي عليه الصلاه والسلام برصد الجمع المذكر السلام تسفر في المره وكذلك في القران واكلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من خيط الاسود فج فتاب للرجل وللمراه على حد سواء مثلوا كله واشربوا عند القدر وعند الحنفاء وابن داوود لغلبه المذكر يعني انما عبر انما عبر بجمع المذكر للتغليب لأن المذكر الذكور اشرف من الاناث فغلب جانب الذكور وان كان المراد الجميع وهذا هو الصحيح نعم ولهذا قال الله تعالى وقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فمن الذي خصص بالهبوط آدم وابليس وحواء دخلت حواء هي انثى في خطاب الذكور واختار الخطابي والأكثرون عدم دخوله كما سبق نعم وقول الصحابينها على المزابنه وقضى بالشفعه عام هذه الفاظ اختلف فيها الاصوليون أيضا إذا حكم الراوي حكاية حال عن النبي عليه الصلاه والسلام بلفظ العموم نهى عن المزابنه قضى بالشفعة فهل تعم نهى عن الغرر يعم كل غرر تعم كل شفعه نعم الجاب انها تعم هذا والصحيح عمه كل جار وكل شفعه وكل غرر ونحو ذلك والمعتبر اللفظ فيعم ان اختص السبب هذه المساله المشهورة اللي هو إذا ورد العام ورد الدليل العام على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أو العبرة بخصوص السبب المساله هذه الصحيح فيها ما الحكي فيه الاجماع ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وانما الخلاف انتبه صوره السبب قطعيه الدخول صوره السبب التي ورد عليها اللفظ العام قطعه الدخول لا يمكن خروجهم ولكن غير غير صوره السبب يمكن أن يخص يعني أن اللفظ عام وخص فاننا نخصصه الا في صوره السبب لكن غير صوره السبب هل يدخل يتناوله اللفظ ولا يتناوله القياس يعني الخلاف في اليه الدخول يعني مثلا حادثه الافتداء في قصة عائشة رضي الله عنها هل تنطبق هذه الأحكام على كل من قضى امراته نعم طيب حادثه الرجل الذي ظاهر من امراته نزلت هذه الايه في رجل معين او ابن الصامت ومتعلقه كان نزولها قصه المراه المجادله التي جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام فهل كل مغاير ينطبق عليه هذا الحكم نعم كيف ينطبق عليه؟ الجمهور قالوا ينطبق عليه بنفس اللفظ بنفس اللفظ العام الذين يضاهرون منكم من النساء الذين اسم موصول والموصول من ادوات العموم وغيرهم قالوا غير هذا المظاهر يدخل في الآية الايه بالقياس على النص ولكن الجميع متفقون على على تناول الايه لكل من يرد بهذا الحكم اما نصا واما قياسا يعني اليه الدخول التي فيها الخلاف وهذه مساله مهمة جدا لأن بعض المعاصرين من الحداثيين يريدون أن ينفوا دلالات النصوص الوارده على اسباب وبهذا تعطل معظم نصوص الشريعة ان معظم نصوص الشريعه نازله في أسباب وكما قلت لكم ان انك لأنك لا تستطيع أن ترد على المنحرفين إلا باتقان هذا العلم وربما نقلوا عن الشافعي وموجود في الكتب خلاف في إثبات كلام الشافعي هل العبره بعموم اللفظ بخصوص السبب ولكن ال... لا شك أن الشافعية يقول ان العبره بعموم اللفظ وان وجد بعض النقل عنه يوهم خلاف ذلك والمسألة طويلة تحتمل كلاما كثيرا فلنذكر انما في غيره هذا الموضوع نعم. وقال مالك وبعض الشافعية يختصوا بسببه يختص بذلك فادخلوا غيره بالقياس مش الصفص فلا تتناول فلا تتناول النص الا صوره السبب لا يختص بالسبب نصا وغير السببي يدخل بالقياس على السبب نعم فان تعارض عمومان وأمكن الجمع هل التحفظ الاخير في العموم هو اذا تعارض لفظان عاما قال فان تعارض عمومان وامكن الجمع بتقديم الاخص يعني الأصل أن نجمع بينهما باي صوره من صور الجمع فان لم يمكن الجمع فاننا نرجح فالا يمكن الترجيح و فالا يمكن الجمع فان ننظر إلى النسخ في التاريخ مثلا فلنسخ او لو لم يكن هناك تاريخ نحاول نبحث عن مرجح من المرجحات فلم نجد مرجحا فاننا نتوقف عن الاخري باحدهما وهذا التوقف أو التعارض يكون في ضمن المجتهد وليس في نفس الامر امثلتها في تعارض عامين ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتل النساء وان النبي عليه الصلاه والسلام قال من بدل دينه فقتلوه النساء عام ومن من ادوات العموم فلو أن امراه مرتدة تقتل ولا لا تقتل اختلف العلماء في ذلك لان في عندنا عمومان متعارضان من بدل دينه فقتلوه من من أدوات العموم ونهى عن قتل النساء ايضا النساء تعم تعم المراه المرتده والكافره الاصليه كل, كل, كل النساء لا يقتلن على مقتضى هذا الحديث فلهذا حصل الاختلاف بين العلماء في دلالة هذا حديث الجمهور حملوا الحديث على من بدل دين حملوا لا تقتلوا نهى عن قتل النساء على الكافره الأصلية وليس عن الكافره المرتدة وقدموا قوله عليه الصلاه والسلام بدل دين فاقتلو لادله تؤيد ذلك أو تاويل المحتمل أي اننا ايضا نؤول المحتمل إذا كان عندنا عمومان احدهما يعارض الاخر ويمكن تاويل احدهما ليرد الى الاخر مثل انما الربا في النسيئه مع حديث البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر الى اخره فحديث اللي فيه الذهب بالذهب والفضه بالفضه اثبت ربا الفضل وحديث انما الربا في النسيئه جعل الربا خاصا بربا النسيئه قالوا المراد به الربا الاعظم او ربا النسيئه اذا كان اذا كانت عله الربا واحدة وليس اذا اختلف اذا اختلف الجنسان وليس اذا اذا اختلف الجنسان مبيعك فاشتد اذا كان ادم بيد يعني لا ربا فضل اذا كان الجنسان مخ... اذا كان الجنسان مختلفين لا لا يكون الا ربا النسيء هذا الذي يحرم علينا ربا في النسيء يعني عند اختلاف الجنسين واما عند اتحاد الجنسين مثل الذهب بالذهب والفضه بالفضه والشعير بالشعير فقالوا ان اننا نحمل فيه فان ربا الفضل وربا النسيئه يخلان في هذا يعني يقولون نذهب إلى تفصيل يخرجنا عن الاشكال الظاهر انما ربا النسيئه احمله على صوره لا تعارض الحديث الاخر اي انما ربا في النسيئه حيث كان هناك اختلاف في الجنس وأما مع اتحاد الجنس يعني ذهب بذهب فضه بفضه الى اخره فانه يدخل ربا الفضل وربا النسيئه وأما مع اختلاف العله مطلقا فلا ربا فضل ولا ربا نسيب قال او تقول المحتمل فهو اولى من الغائهما وإلا فاحدهما ناسخ ان علم تاخره يعني ان علمنا ان احدهما متاخر فاننا نلغى به المتقدم مثل قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصم خير لكم من هذه من ادوات العموم دلت الآيات على ان الامر في اول الإسلام كان على التخير بين الصيام وبين الاطعام ثم قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم من من الثانيه أيضا من ادوات العموم فكيف نجمع بين ما قال انظر الى التاريخ أجمع المسلمون على أن فمن شاء منكم فصم صومه ناسخه لقوله فمن تطوع خيرا فخير لو ان خير لكم فنسخت الاولى بالثانية وكان العموم الثاني هو المقدم وإلا تساقطا يعني وإلا نستطع الجمع بصوره النسخ الجمع ولا النسخ لاننا لا نعرف التاريخ ولا عندنا مرجح من خارج فاننا نتوقف واتساقطان ونبحث عن دليل اخر ناخذ منه الحكم لان احدهما ليس اولى من الاخر في الاخذ به والخاص نقف عنده ونسأل الله عز وجل ان شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل وتسلم الله خيرا على حسن استماعكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحابته